والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمسلمين اللهم علمنا لصعنا ونفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين إذن انتهينا في الدرس الماضي بتوفيق الله سبحانه وتعالى من شرح برهان البرهان الذي ذكره العلماء مستمبطين إياه من الآية التي لفتنا أنظاركم في العيهان. ونكمل الآن ما بقي من هذا المرحص. تقرأ؟ نعم. عن قوله ملاحظة الأولى, الأولى من برهان التوحيد. نعم. إن الله رحمنا ضحين. ملاحظة من برهان التوحيد يلزم أنه لا تأثير للعباد يزال بقدرتهم الحادثة لا مباشرة ولا تولدا. بل لهم كثب تقصر ومقارنة القدرة الحادثة للنقدور من غير تأثير نعم لاحظ من برهان التوحيد يعني من, من الأمور التي تلزم عن برهان التوحيد أمر من الأمور وهو أنه لا خالق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى لا يوجد خالق إيه معنى لا يوجد خالق؟ بمعنى أنه لا يوجد لا يوجد واحد يبتدئ الخلق من العدم. إلا الله سبحانه وتعالى. من العدم هو من خواص الله سبحانه وتعالى، من الأمور المقصودة بالله المنسوبة لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز نسختها إلى غيره. هذا الأمر دل عليني برهان التوحيد. هذا الأمر دل عليه برهان التوحيد. فإذا دل البرهان التوحيد على أنه لا خالق في الوجود إلا الله جل شأنه، فإذن يلزم على ذلك أنه أن أن الانتانة ليس بخالق ويلظم على ذلك أن السماوات والأرض وما فيها من قوى لا توجد شيئا من عدم فإذا كان الإنسان غير قادر، فهل هذا يستلم أن الإنسان غير فاعل؟ نعم هل هذا يستلم أن الإنسان غير قادر؟ لا طبعا مئة يوجد فرق كبير بين أن تقول يفعل وبين يخلق نعم نقول الله سبحانه وتعالى يفعل ويخلق لأن الفعل يطلق على معنيين. الفعل يطلق ويطلق على معنيين. الأول الذي هو الخلق والثاني ما تميناه بالكل. كل من هذين المعنيين يُسمى فعلا فإذا دل الدليل على أن الخلق محصور بالله سبحانه وتعالى ومقتضيه الله جل إذن يجب أن نعلم أن الإنسان مع كونه فاعلا إلا أنه ليس غير ليس بقادر. هذا هو تقريبا أهم ثلاث من أصوص. الكلام على أفعال الإنسان إذن مذهب الأشاعر ومذهب أهل السنة وهم المحققون من علماء أهل السنة أساس الكلام في مسألة الكثب عندهم هو حصر الخلق في الله وتعالى. يعني نفي كون الخالق إلا الله يمنعون أن ينتبه الخلق وهو الإيجاب لا من شيء إلا افترى الله بخلاف غيرهم ممن خارقهم في ذلك ومع ذلك فهؤلاء لا يقولون إن الإنسان غير فاعل ولا يقولون إن الإنسان غير قادر بل يقولون إن الإنسان له قدرة وله فعل ولكن غاية الأمر أن قدرته وفعله ليست قدرة متعلقة بالإيجاد من العدم بل هي قدرة متعلقة بالاكتساب بكسب الموجودات التي أولدها الله سبحانه وتعالى والتصرف بها بحسب ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه يعني أنت بقدرتك الحادثة تتضر فيما أوجده الله سبحانه وتعالى لك من الموجودات مش من أنك توجد شيئا من العدم ما سوى ذلك فأنت بحسب قدرتك وبحسب خوابتك التي أوجدها الله سبحانه وتعالى يجوز لك أن تكون فاعلا في ضمن هذا المجال في ضمن هذا الأمر فقط أما أن تقول إنه أنا لا لا لا يمكن أن أكون فاعلا إلا إذا كنت خالقا فهذا لا لا يمكن إقامة الدليل عليه، لأن الفعل يتطور ولو من غير خالق. الفعل يمكن أن يكون كسباً ويمكن أن يكون خلقا الله سبحانه وتعالى فاعل خالد، بفاعل خالد، والإنسان فاعل مكتسب وليس الله سبحانه وتعالى فاعلاً مكتتباً، لأن الله لا يكتسب شيئا لم يكن له، واضح الكلام فيه في المسألة، فالإنسان الله سبحانه وتعالى أودع فيه قدرة معينة، هذه القدرة تصلح لأن تكتب أشياء مما أودعها الله سبحانه وتعالى في الكون، سواء من ذاته أو من الموجودات الخارجيّة، يعني مجرد أن تجلت هنا وتوجه أذهانك بأن تكتب هذه المعلومات التي يعني أنا أتكلم فيها، هذا نوع من الكتاب. واضح المسألة كيف؟ هذا نوع من الكثب أنت يمكن أن لا توجه قدرتك إلى هذا لأن تغلق أدنيك وتغلق عينيك أو أن تخرج من هذا المحل وبالتالي لا يحصل لك استثاب لأي معلومة من هذه المعلومات فقط ووضح كيف المسألة أن تعرض نفسك لهذا الوجود هذا الأمر فهذا الأمر ليس هو عبار عن خلق من عدم حتى الفعل الذي أنا أفعله في الحقيقة ليس هو خلقا من العدم هو في الحقيقة تطريب التي للوجود الذي منحني الله سبحانه وتعالى إياه بشكل معين أنا اخترته وأحكي المسألة أنا عندي الآن طاقة معينة جهد معين أنا الآن اخترت أن أتنفذ هذا الجهد في التدريب. بعد ذلك أقلص الزرس وأنتني منه تكون تعبان ليش؟ لأني استنفذت هذا الجهد وهذه الطاقة عطوان الذي أمتلكها في النفق معين في مجال معين كان بإمكاني أن أذهب مثلا أمعط أو أتمشى أو إلى آخره وبالتالي راح أستنفذ هذا الجهد أيضا غاية العمر أني وجهت هذا الجهد في هذا العمر كذلك أنتم غاية العمر أنكم اخترتم أن تستنفذوا هذا الجهد وإن في اكتساب العلوم وهذا هو مفهومية إذن ليس هو عبارة عن اختراع من العدم. ليس هو عبارة عن اختراع من العدم، بل هو اكتساب لما أوجده الله بتوزيه قدرتك القادرة، القدرة اللي هي متأهلة وقادرة للإكتساب. فقط فيما ما الله سبحانه وتعالى، كما أودعاه الله سبحانه وتعالى فيه، إلى ما يمكنك أن تكتسب. يعني يقع ما يمكنك أن تكتسب. يعني لا يمكن للإنسان أن يوجه قدرته. التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيه إلى إلى ما لا يمكن اكتسابه مثل إيجاد إيجاد إيجاد شيء من العظم يعني هل إذا أنت وجدت قدرتك الآن التي عندك إلا أنك تقتوز الجسم من الأجسام ليس موجودا مهما عملت ومهما اجتهدت ومهما بذلت المدى هل تستطيع أن توجد الإسلام؟ ليس لأنه ليس لقدراتك صلاحيه لإيجاد هذا لا الإسلام لا يتعلق لها كما قلنا أنه قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالواجبات ولا تتعلق بالمستحيلات لأنه كذلك نقول القدرة العباد لا تتعلق بكل الممكنات بل تتعلق بجزء معين من الممكنات خفض قدرة الإنسان، لأن قدرة الإنسان بما هو مخلوق لا يمكن أن يكون متصطفا بالزفة الخالق واضح كيف المسألة صارت؟ فليس من قدرة الإنسان أن يكتسب أو أن يطلق الأشياء من العدم، بل من قدرته إنه يكون مثلا هذا القلم أنا بنطل من هن من من هنا إلى هنا. طب مسألة النقل هذه هل هي يعني أوجدت شيئا من العدم؟ لا في الحقيقة أنت. استنفذ طاقة في رفع القلم من هنا إلى هنا انت خسنت في الحقيقة اي مع انه هذا شيء غير مشعور فيه غير مدرك ولكن في الحقيقة انت خسنت الان هذه الطاولة انت كيف النتجار عملها قسم الخشب الى اخره ووجدها من الشجرة مضبوط هل خلق للطاولة؟ لا في الحقيقة هو كيف الطاولة حركت, حركت الموجودات التي اولى الله سبحانه وتعالى واثناء شغل استنفذ طاقة استنفاذ الطاقة. فإنه هو عبارة عن تصرف في ما الله بنحو معين فقط، بهيئة معينة في حدود معينة. هذه الحدود العلماء تكلموا عليها، ولكن يعني, يعني ليس مذكور هذا التفصيل هنا، ولكن هو مذكور في كتب أشمل. ولكن غاية الكلام الذي ربما يليق أن مذكروه هنا وأنه هو أنه لا يمكن أن تتعلق خدر الإنسان بإيجاد الجواهر. ليس الدواهر؟ مش الألماظ والدهب يعني الموجودات اللي هي مثل الأجسام اللي هي قائمة بنفسها ولا يمكن أن تتعلق قدرة الإنسان بإيجاد كل الأعراض بل تتعلق بنصف معينة للأعراض فقط قالوا عنه هو ما كان من قبيلة حركات حتى اختلف العلماء إنه هل يمكن أن, يتعلق قدرة أن تتعلق قدرة الإنسان بما هو من باب الكيفية؟ بعض العلماء قالوا إذا كانت الكيفيات راجعة إلى الحركات إلى نوع من الحركة سمعا تتعلق ولكن المحققون من العلماء قالوا لا خذر الإنسان تتعلق مش بالكيفيات نفسها بل بمقدمات هذه الكيفيات كيف يعني بمقدمات هذه الكيفيات يعني العلم على القول بأن العلم عبارة عن كيفية نفسانية أنت لا توزد العلم إيجادا بل غاية ما تفعله أنت هو أن توجه نفسك لاكتساب العلم وتخلي إن الموانع التي تمنعك من التعلم فالله سبحانه وتعالى يوجد فيك العلم واضح كيف المسألة ولكن يعني معنى هذا الكلام أنك تتوجه نفسك تتوجه إلى شروط التعلم إلى شروط التعلم ولكن العلم نفسه الله سبحانه وتعالى يتوجه فيك إذا وجهت نفسك إلى هذا البلد وذا انما نؤمن هو يعني ليس على الله ولكن الله سبحانه وتعالى خلق العالم بهذا النمط اسبابه مسببات عاديه اسباب ومسببات عادية ليس انه الله سبحانه وتعالى جبرا عنه سوف يخلق فيه لا. لا هو خلق العالم بهذا النمط هو اراد هذا العالم على هذا على هذه الصورة منذ الازل يعني عند خلقه للعالم اراد العالم اراده واحد على هذه الصورة كما ذكرنا ذلك اكثر من مرة يعني لا يقال إن الله سبحانه وتعالى أول شيء خلق العالم بعدين قال كيف تعمل في هذا العالم؟ مش كيف في المثألة هو علم تفاصيل العالم وزمله وكلياته وحيثياته التقيقة والكلية والكبيرة والطغيرة علما واحدا وأراده إرادة واحدة وأضحكي في المثألة طارق فمن ضمن هذه الإرادة إنه يتركب على, على توزيه النفر لاكتباب العلوم أن يؤذي الله سبحانه وتعالى هذه العلوم هذا على الفوج بأن العلم مثلا من باب الكيفية يعني العلماء ما قطبت أن أقوله أن العلماء لما نظروا في الموجودات قالوا الموجودات الحادثة قالوا بعض الموجودات جواهد وبعض الموجودات أعراض الاتفاق حاصل بين كل المسلمين على أن القدرة الإنسانية لا تتعلق بإذارة الجواهد ولكن اختلفوا بعد ذلك هل تتعلق بإيجاب أو ب... ب... باكتساب يعني سواء إيجاب والكتاب أنا الآن بتكلم على المسلمين كلهم معتدل أو أشاعر على على الكتاب الأعراض كلها حصل خلاف في هذه المسألة فبعض العلماء قالوا لا بل القدرة تتعلق بالأعراض التي هي من ذات الأكوان اللي هي الحركات والانتقالات وغير ذلك ولم يكن من هذا الباب مثل الكيفيات النسانية وغير ذلك فتتعلق القدرة بشروبه ولا تتعلق به أما هو نفسه فريقاً الله سبحانه وتعالى يكون إيس الرابط هو العادة التي خلق الله سبحانه وتعالى النظام الذي خلق الله سبحانه وتعالى عليه هذا الكون هذا بشكل مختصر يعني عن مفهوم الكثب تكلمنا عليه يعني سابقاً ولكن أحبت أن ألتك النظر إلى هذا الموضوع. إذن لا يقال إن الأشاعر عندما نفوا كون الإنسان يلزمهم ان الانسان ليس بفاعل لا بل الانسان فاعل ولا يلزموا الاخкоيرا عندما نتوا ان الانسان فالث ان الانسان لا يلزمهم ان الانسان ليس له قدرة بل الانسان له قدرة او انه ليس مختارا لا بل الانسان مختار ولكن غاية الامر ان قدرة الانسان تتعلق بنحو معين من انحاء التعلقات بزيها معينة من الامور لا بكل الاشياء وهذا القانون في الحقيقة لو الانسان فكر فيه يجده، مفترضاً مع جميع اواعي علم التوحيد مثلا قلنا إن الله سبحانه وتعالى موجود والانسان موجود صح؟ قلنا إن حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى غير حقيقة وجود الانسان ليس كذلك؟ بالباب قلنا إن علم الله ثابت وعلم الانسان ثابت يعني الإنسان عالم والله عالم هل علم الانسان مثل علم الله؟ في حقيقته وفي لا مطلقا بل ما بينهما إلا الاشتراك في, في الألفاظ والنتب ب... اللي هي اللواتم بنسميها إحنا النتب والأحكام كذلك نتكلم عن القدرة كذلك نتكلم عن السمع والبصر، كذلك نتكلم عن كل شيء مما يقصد به الله سبحانه وتعالى ويقصد به الإنسان يعني الأسماء التي تنسب إلى الله والأسماء التي تنسب إلى الإنسان فلا بد أن يكون هناك فرق بينه في المعنى فرق في الحقيقة والمعنى بين هذه بين دلالات هذه الأسماء عندما تطلق على الله وبين دلالات هذه الأسماء عندما تطلق على المخلوقات نعم نتوقف شوية حتى هنا. نكمل الآن إن شاء الله نعم ملاحظة ملاحظة المذاهب في سبؤ القديس بود القدرة الحادثة ثلاثة أقسام مذهب أهل السنة و, و... مذهب أهل, السنة. مذهب أهل السنة. أنت ما بتكتب جرهم بتخليهم دائما وفعين نعم. نعم. وجودها مقارنة مقارنة بالفعل بلا تأثير. وجودها وجودها مقارنة. وجودها مقارنة بالفعل بلا تأثير. نعم. والثاني مذهب المعتمدة. وجودها وإنها مؤثرة في الأفعال الاختيارية. نعم. والثالث مذهب الجبرية عدم وجودها أصلا. نعم. إذن المذانب في ثبوت القدرة الحارثة ثلاثة أقسام المعتزلة يقولون إن القدرة الإنسانية موجودة ولكنها أيضاً خالقة يعني تخلق الأشياء تخلق الأفعال من العدم لا يقولون بالكسب على النحو الذي نحن نقول به الأهل السنة يقولون الإنسان له قدرة ولكن قدرته لا تتعلق بالخلق بل تتعلق الأشياء بنحو آخر من التعلق لا نسميه فالقندر هو على. الصورة والمعنى الذي ذكرناه قبل قليل أما الجبرية فيقولون أفلا هي أفلا ليست موجودة <تصفيق> ينفي القدرة أفلا ويقول الإنسان كشجر. الإنسان كأوراق الشجر كيف الإنسان كيف أوراق الشجر كيف الشجرة لما تيجي رياح تحرك بالأوراق كذلك الإنسان هو في الحقيقة لا قدرة له ولا إرادة ولا شيء من ذلك وهذا هو الفرق بينه الجبرية والأشاعرة. الأشاعر يقول أن الإنسان له قدرة ولكن قدرته ليست خالقة بل هي مكتسبة فلا أحد من الأشاعرة نفى القدرة عن الإنسان ولكن كل الأشاعر نفوا أن تكون قدرة الإنسان خالقة والمعتذرة ليس كلهم قالوا إن القدرة خالقة على هذا الإطلاق ولكن هذا قول المعتمد عندهم أن قدرة الإنسان خالقة على تفصيل يوجد خلاف بينهم في المذاهب حتى في بعض المواتع من اتباعهم يعني من يعني من في مذهبه في مسألة القدرة إلى مذهب الأشاعرة يعني المنتظر في عندهم مرادب ولكن الخلافات التي صارت يعني يعني تذكر عند الأشاعرة مثلا يقول بعض بعض المؤلفين أو بعض العلماء يقولون إن الإمام البيض له مذهب خاص والإمام الإسفرائيين له مذهب خاص والإمام الباطلان له مذهب خاص وكذا يعني الإمام الأشعري له مذهب خاص فالحقيقة هذه المباهب كلها متفقة على أن قدرة الإنسان لا تخلق ولكن اختلفوا في تصوير بالضبط جهة جهة فعالية القدرة ما هي جهة فعالية؟ القدرة والحقيقة أنا درست هذه المسألة وذكرت حقيقة هذا الكلام في يعني أكثر من قدرة أكثر من محل أكثر من كذاب عند الكتب عند العلماء المتقدمين أنه في الحقيقة لا فرق بين مذهب الجويني وبين مذهب الأشعري بل هو حقيقة مذهب الأشعري الذي هو مذكور في النظاميات ولكن بعض العلماء يقولون هو مذهب مستقل ولكن الحقيقة انه ليس مذهبًا متصلًا كذلك لا فرق بين مذهب الإسرائيلي ومذهب الأشعري ولكن الخلافات كلها خلافات اعتبارية والكل من هؤلاء اتفاقا لم يقول أحد منهم إن قدرة الإنسان خارقة. خلافا لما ذكر. ثم اختلفوا في تصوير جهة خفوصية هذه القدرة وتأثيرها وعملها. نعم. والصحيح مذهب أهل الأهل السنة والمذهبان الأخيران باطلان. ومذهب المعاصيل مخالف للدليل العقل والنقل. لأن دليل العقل دل على أنه لا خالق إلا الله تعالى. كما في برهان الوحدانية وأما النقل فقد قال الله تعالى الله خالق كل شيء كل, كل شيء ومذهب الجبرية باطل بالضرورة بالفرق الواضح بين حركتي المرتعش والمحتاج والحاصل أن قدرة العبد وفع له مخلوقان لله فمن خلق له قدرة حابثة واختيارا كلفة حتى وإن كان لا تأثير له فلا يسأل عما يفعل جميل إذن لا يتوقف على الخالق يعني لا يجوز لأحدا يقول أنا لا يجوز أن أكلف إلا إذا كنت خالقا فإذا لم أكن خالقا لا يجوز تكليفي، لا بل يجوز التكليم وأنت خير خالق وقال إكرار ليس كونك خالقا شرطا في طحة التكليم بل كونك فاعلا هو الشرط في طحة التكليم فإذا كنت فاعلا ولو على محو الكثم فيجوز أن تكلم بالطب نحن نخالفهم في إنه نقول إنه إذا كان الإنسان ليس فاعلاً بالمرة بل هو منفعل على الدوام نعم لا يجعل تكليفاً شوف تيه المسألة لا،, لا يكلف ولكن إذا كان فاعلاً بنحو من, من أنحاء الفعل اللي هو الكن لما لا ومن أين قلتم ومن أين جاءكم الشرط إنه لا يكلف إلا إذا كان خالفاً ولذلك صار عند المعتزلة هناك تعارض بين إرادة الله وإرادة العبد إيراد الله وإيراد العبد، فأجروا أجروا الدليل الثمانو العلرين بيننا في الدرس الماضي أجروا نحن أجرين هذا الدليل بين إلى هين طلب موجودين هم يجرون نفس الدليل بين قدرتين قدرة الله وقدرة العبد ليش لأن أثر قدرة العبد عندهم هو نفس حقيقة أثر قدرة الله فيجوز التماع بينهما وهناك خلفوا المعتزلة قالوا إذا حصل التماع إذا حصل التماع فمن هو الراضح ما هي الراضح القدرة الراضحة لله إما أن يقال قدرة العبد قدرة الله ترجح على قدرة العبد وبالتالي يكون العبد مضطرا ومبورا ولم ليس مختارا وهذا طبعا هم ينكفونه وإما أن يقال قدرة العبد ترجح وتتوقف قدرة الله عن أن تتعلق بمتعلق قدرة العبد، وهذا هو الذي يقولون به. إنهم يطرحوا قدرة العبد على قدرة الله، وبحيث المثل في هذا الحال، لذلك قالوا يستحيل أن تتعلق قدرة الله بأفعال العباد. وقالوا لا يقدر الله على فعل العبد، على مثل فعل العبد، ولا على فعل العبد، لأن فعل العبد هو بقدرة العبد. يعني يقولون إن قدرة الله تعلقاتها. محدودة بنطاق وحي قدرة مين العباد يعني لحد وجود العباد بعد ذلك لا متخلية لقدرة الله ورجحتي في المسألة ليس لماذا قالوا ذلك لأنه تأثير قدرة العباد عندهم من نفس حقيقة ومن نفس جنس قدرة الله فلذلك صار عندهم التمانع جائزا ولما جاء التمانع رجحوا قدرة العباد على قدرة الله ليش لأن العبد عندهم مختار ولكن هذه النقطة إحنا لسنا مختارين طبعا هذا نص، هذا وجه من وجوه إحنا نقول لهم هذا وجه من وجوه تخطيط <تكلم> قدرة الله لأنه هذا فيه تخطيط لعموم التعلق لأنه الأطل عموم التعلق وعموم التعلق حكم عقلي حكم عقلي واجب عقلا تثباته لله سبحانه وتعالى والمفروض أنه العقليات لا تخطف العقليات لا مخصص لو خصصت العقليات بطل كونها عقليات مجرد انك تخصص شيء انت اطلقت عليه ان هذا دليل عقلي معناه ليس دليلا هذا فضح فيك المسألة اللي بتخصصه دليل وضعي دليل اختياري دليل عادي هذا يخصص اما الدليل العقلي لا يخصص كل حادث فهو مخلوق لا يمكن ان يكون حادث وغير مخلوق كل ما هو ممكن فيستحيل ان يكون قديما إذا قلت بعض الممكنات قديمة هذا في تخصيص للدليل وإلا هذا ليس دليلا كذلك إحنا لما قلنا قدرة الله متعلقة بجميع الممكنات استحال أن نعلق ونخصص تعلق قدرة الله ببعض الممكنات دون بعض فلما خصصوا فأنا في عندهم إشكالية في إجراء الدليل لذلك أهل السنة قالوا لهم إنه يستحيل أن تثبت وحدانية الله ماداما جاء عندكم ضغطي قدرة الله وضعكي في المسألة في عند المعتذرة بعض جهات النقص وضعب الابتدلالات اللي هي ضعيفة أصلا ضعفها يظهر عند الترتيب فيها ضعفها يظهر عند الترتيب فيها طبعا هذه المسائل الدقيقة هي التي يظهر في عندها الفرق الحقيقي بين مذهب الأشاعر وبين مذهب المعتذرة يعني المفكرون المفكرون اللي موجودين الآن اللي يكتبوا في ال في الكتب وغيرها يقولوا يعني ليش لماذا تنقون على المعتزلة؟ ما هو معتزلة غايتهم ومرادهم هو إثبات حرية الإنسان ماشي الحال حال؟ إحنا بنقوله نعم إحنا لا ننكر أن مراد المعتزلة وهدفهم هو إثبات حرية الإنسان واختيار واختيار واختيار الإنسان ولكن طريقتهم في تقرير هذه الحرية لا يصدقها، طيب ولا؟ نعم. أكيد. أكيد. كيف اللي لكن كيف ليس بهذه الطريقة يتقرر حرية الإنسان يعني ليس على حساب القدرة الإلهية أن تتقرر حرية الإنسان نحن نستطيع أن نوفق بين قدرة الله العامة التعلق وبين قدرة الإنسان من دون أي تعارض لا يوجد تعارض في هذه الحالة لما نقول أن قدرة الإنسان تعمل في مجال غير الخلق معناه أنه لا تعارض لا يتصور أطلا تعارض وتنعان عبارين قدرة الله وقدرة الإنسان لا يتصور مطمئا واضح إن شاء الله كيف الكلام نعم قال الصاحب إضاءة الدجنة وقدرة للعبد وغير ذلك فالكل خلق للقدير المالك. نعم له كسب به يكلف شرعا ولا تأثيرا منه يعرف نعم يمكن يكون وقدرة, وقدرة العبد وغير ذلك فالكل خلق للقدير المالك. نعم له كسب به يكلف نعم له كسب به يكلف شرعا ولا تأثير منه يعرف وقدرة العبد وغير ذلك إن شاء الله لن نراجعها فالكل خلق للقدير المالك يعني قدرة العبد وأفعال العبد كلها بخلق الله سبحانه وتعالى للقدير المالك نعم له كسب به يكلف شرعا واضح؟ نعم إحنا فلا فلا لا نمكر أنه للإنسان كسبا يكون تكليف الإنسان بناء على هذا الكسب شرعا ولا تأثير منه يعرفه إيس يعني لا تأثير لا خلق لا قدرة مطلقا لا قدرة على الخلق هذا الكسب ليس بخالق نعم والكسب والكسب مقارنة القدرة الحادثة بالذال بلا تأثير وكذلك لا تأثير للأسفاب العادية فلا أثر للنار في الإحراق ولا للماء في الري ولا للجزار في ظل ولا للثوب في السفر ولا للسكين في القطع ولا لغير ذلك من الأسفاب والحوادث إذ لا فاعل إلا الله وحده <سؤال> نعم يعني كيف ممكن بعض الناس يفترضوا الآن كيف أنه لا تأثير للأفكار العارية فلا تأثير للنار في الإحراف ولا للماء ولا لغير ذلك. <سؤال> <سؤال> أول شيء نعم ما أود ما هاي من في أول شيء لما الواحد بيجاوب على المسألة بيجاوب على أثاث الإشكالية. ماشي مش تزيدون الأخير أول إشي أساس أساس الإشكال أي هو الإشكال؟ سبب من أصل أول إشي السبب والتأثير بدك تتكلم على السبب والتأثير إيش هو التأثير؟ لا تأثير نحن ننفي التأثير ما هو التأثير الذي ننفيه؟ <تصفيق> هل نحن ننفي التأثير العادي؟ لا في لا, لا ننفي هل ننفي إنه الإنسان عندما يوجه همهه إلى الدراسة إنه يتعلم وعندما يوجه همهه إلى الرياضة مثلاً فإنه يتقوى وعندما يوجه نحو كذا فإنه يكتب هل هذا الضباب نمتيه نحن لا لا نمتيه فنحن نقول إنه يوجد آثار مترتب على القدرة الإنسانية ولكن الأثر الذي نمتيه هنا هو إيش؟ الأثر الذي هو الخلق فكل هذه الآثار لا تقع في حيز إيش الخلق فنحن عندما نقول لا بأثيرة للأسلام العادية نعم هذا الكلام إيش؟ لا بأثيرة للخلق للأسباب العادية ولكن توجد تأثيرات للأسباب العادية هي على نحو غير نحو الخلق اللي هي الكذب. واضح كيف المسألة وكذلك لا تأثير للأسباب العادية فبناء على ذلك نحن لا نمسي أن, أن النار يترتب عليها الحرق ولكن ليست النار هي التي تخلق الحرق فإذا هناك تأثير للنار ولكنه تأثير إيش؟ عادي وليس تأثيرا عقليا ليس تأثير بالخلق يعني النار كل نار يمكن أن تحرك نعم يمكن أن يدرس عليها حرك ولكن وزود الانحراق هذا الاحتراق للمادة التي تلانس النار هل النار هي الذي توجده لا بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلقه هو الله سبحانه وتعالى يخلقه وكذلك الماء في الرأي وما إلى ذلك معنى هذا الكلام أن كل هذه الحقائط كل هذه الخصائص التي نسميها نحن خصائص للموجودات أو الطبيعة أو غير ذلك نحن لا ننكر هذه الخصائص بل نثبتها ولكن غاية ما أنكره هو أن, تكون، أن يكون ما يترتب على هذه الخصائص لازمة لزوما غاتيا لنفس الموجودات فقط هذا هو غاية ما ننكره بل التلازم والترتب هو ترتب عادي إيش يعني ترتب عادي؟ يعني ترتب بإرادة الله يعني يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى ناراً ولا كحبت يمكن أن يخلق ماء ولا يترتب عليه رأي وغير ذلك نعم بالسبب ما يحدث الشيء عنده لا بالضبط بناءً على ذلك نحن فسرنا السبب بأن السبب ما يحدث الشيء عنده لا به إيه يعني عنده لا به؟ بالمقارعة لو كلنا ان السبب يحدث الشيء به لطار تلازم. لطار ثلاثم لطار هو للسبب للمفتر ولكن يحدث عنده بمعنى ان اثنين مخلوقان ان الاثنين مخلوقان لمين لله سبحانه وتعالى غاية الامر ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يحدث هذا الثلاثم ولو شاء ان لا يحدث ثلاثم لا شيء معه هذا هو كل ما نقول به فلا ينوز بعد ذلك ان يقال ان الاشاعر يمكنون الاسبار في الطبيعية نعم نحن ننكر, ننكر أن تكون الأسباب خالقة، وننكر أن تكون هذه اللوازم ذاتية للأسباب، للموجودات الطبيعية. بل نقول هذه اللوازم ليست ذاتية لها، بل هي بإيجاد الله سبحانه وتعالى. وأما التلازم فلا ننكره. بل العكس نبني عليه، نبني عليه بإيه أدلة كبيرة جدا مثل دليل طبق النبي صلى الله عليه وسلم. نبنيه على دليل العارف. بحول نحن نبني دليل صدق النبي اللي هي المعجزة نبنيها على العالم فكيف يقال ان الاشعر لا, لا يثبتون وينكرون جميع الاسباب العادية نحن نثبت الاسباب العادية ولكن نثبتها لا على هيئة الخطائص الذاتية التي هي لتنفيها تنشئها علية لا بل على هيئة هي ثلاثمات عادية بإرادة الله سبحانه وتعالى هذا ظاهر ما نقول به في هذه المسألة وطبعاً لفتنا النظر سابقاً إلى أن من أمثلة هذا اليوم الآخر، الحياة الأخرى توجد للأسماه توجد لمواجودات خصائص أخرى غير ما هي موجودة الآن، فحول لا يعني الآن قلنا إنه الإنسان عندما يشرب ويشرب ويشرب أو يأكل كثيراً يصاب بالتوخمة، صح؟ هذه التخمة لازم الوضوم حتمي من ال من من لا طبعا الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه الأسباب بهذه هذه الحيثية ولكن في اليوم الآخر مهما أكل لم تصب بالتهماء بإذن الله سبحانه وتعالى وروي ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن ينعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالجنة فإذا الناس الذين يدخلون الجنة لا يصابون بالأمراض لا يصابون بالتهماء لا يصابون بالآلام لا يصابون بشيء مع إنهم أثمن فهم لا يعني لا يصابون بالتعب لا يعني لا يصيبهم فيها نطب نطق النطق إيش هو؟ صعب عرقوم رائحة المخ وهكذا إذا الله سبحانه وتعالى يمكن أن يخلق هذا النظام الآن ولكن غاية الامر أن لم يريد أن يخلق هذا النظام الآن من يحكم على الله سبحانه وتعالى إنه لازم تخلق هذا النظام الآن أو لماذا لم تخلق غير هذا النظام الآن؟ هو خالد هو الخالد لا يسأل عن ما يفعل هذا هو من لا يسأل عن ما يفعل واضح كيف الكلام؟ المعنى إنه لا يفعل ما يفعل بمعنى أنه أراد أن يخلق الحياة الدنيا ثم حياة البرزة ثم حياة إيش في لا تحديد على على الله سبحانه وتعالى في أفعاله لأنه هو الفاعل المختار لأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل المختار كان يمكن أن يخلوا الناس جميعا من سأ من منهم أن يدعوه الجنة يدعوه الجنة ومن سأ يدعوه النار يدعوه النار ولا يستطيع أحد أن يسألهم كان يمكن أن لا يخلوا أحداً مطلقاً ولا شيء يمكن أن يسأله لما لم يخلق، في خلاف مذاهب ثلاثة وغيرهم ممن قالوا إن الله سبحانه وتعالى يجب أن يخلق، وإذا خلق يجب أن يخلق على هذه الصورة، وإلى خلق على هذه الصورة يجب أن يلزم لوانم هذه الصورة، بمعنى إنه إذا خلق على هذه الصورة فيجب أن يثيب ويجب أن يعاقب، مش إنه يجب أن يثيب ولا يجب أن يعاقب؟ لا يجب أن يعاقب إذا عفى هذا فيه إشكالية. فهذا فيه تحجير على أفعال الله سبحانه وتعالى فيه إيش؟ تحجير وتقييم للذات الإلهية وهذا الذي أهل السنة نقوم فالله سبحانه وتعالى عندهم هذه الأساس هذا الأساس الذي نسلم عليه ودائما كما تلاحظون نعيد الكلام عليه ونعيد التوضيح وغيانه لأنه هو المسألة الكبرى من المسائل بين أهل السنة وغين غيرهم بين أهل السنة وبين قليلهم يعني بين وبين أهل السنة وبين العلمانيين وبين أهل السنة وبين المزسمة في, في مسائل الأخرى ربما يعني يكون في خلاف بعض الخلاف في هذه الناحية ولكن عموماً أنا لا أعلم لهم أقوالاً حقيقةً في مثل هذه الناحية بعضها يميلون فيها إلى المعتزلة وبعضهم يميلون إلى الأشرعرة يعني حقيقةً لا يوجد لهم مذهب واضح في هذه المسألة حقيقةً أنا حسب معلوماتي أما الثل نقول أنه بين وبين المعتزلة في خلاف بيننا وبين الفلاس في خلاف بيننا وبين العلمانيين الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق وبعد ذلك لا شأن له بالكون صح؟ لا من حيث التدبير ولا من حيث الأمر ولا من حيث النهي هذا مذهب العلمانيين في الحقيقة أنه خلق ولا يأمر لا حقيقة لأمري فيه ناهي ولا حقيقة فهذا هو باختصار يعني خلاصة مذهب أهل ثم في هذه المصلحة. ولو كان لو كان هذة الرزمات اللي تحمي الأخر عقليا بالنسبة لنا، فاستحال النودة الأخر إلا على هذه الحياة. مثلا آه. ولذا حال أن أن يتخلّى هذا من الحياة في الدنيا أيضاً، ولكنه تخلّى. مثل حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام. وغيرها من الحوادث. وغيرها من الحوادث يعني. كثيرة جدا يعني المعجزات الكثيرة التي كانت تحقق مع سيدنا محمد عليه السلام هي كلها من باب خرط العادة. من من بين أصابعيه والشجرة التي تصدرها هذا كلها من خرق العادة والإسراء والمعراج يعني من ينكر أنه الإسراء والمعراج معجزة في الحقيقة هو خرق للأسباب الطبيعية إنشيطات <تصفيق> القمر يعني الإسراء والمعراج هذه إحنا يعني يعني إعجاب هو في الحقيقة خرق للأسباب العادية كيف إنه إنسان من دون طيارة ولا طروح من دون أسباب عادية يعني يتعبد إلى السماء ويتعبد إلى الأرض هذه كلها فيها خرق للعارف ورحية في الكلام إن شاء الله حتى, حتى, فيه الآن, فيه مستحيلة. حتى الآن مستحيلة حتى الآن مستحيلة يعني أرجو أن يكون يعني خلاصة المذهب، خلاصة حقيقة يعني قول أهل السنة قد اتضح في هذا الباب لأنه ربما لا نعرض عليه مرة أخرى إلا مرة واحدة يعني بعد ذلك. نعم. برهان وجود استفاته تعالى للقدرة والإرادة والعلم والحياة. لو انتفى شيء من استفان المعاني الأربعة والمعنوية الأربعة وكذلك لو انتفى مطلب من مطالبها. أي يعني مطلب من مطالبها؟ بقى. تعالوا نعم. يعني سي تعالوا لما وجد شيء من الحوادث باستحالة وجود المتوقف ودون المتوقف عليه الوجود العالمي متوقف على افتصى الفاعل بهذه الاستفات فلو انتفت القدرة لزم العجف والعاجز لا يوجد شيء من الحوادث، ولو انتفت ارادة لم تفصل للتخصص فلا يوجد شيء من الحوادث فلا يوجد شيء من الحوادث. فلا يوجد شيء من الحوادث. ولو امتفى العلم لانتفى الحوادث باستحالة القصد بالشيء المجلول ولو امتفى الحياة لانتفى هذه الصفات فلا يوجد شيء من الحوادث ونفي الحوادث محال ودليل هذا المشاهدة فإذا بطل نفي الحوادث بطل, بطل انتفاء شيء من هذه الصفات ووجر أن الإله متصف بهذه الصفات وهو المطلوب واضح يعني هذا الدليل عبارة عن كما قلنا لكم سابقا عبارة عن إعادة توجيه هو لماذا لما ذكرنا نحن كيف تدللنا؟ على إثبات قدرة الله حامد كيف؟ في نظر العالم العالم مؤلف من أعراض وظواهر أو حركات متحركات متغيرات دل... هذا دليل الحدوث الحادث لابد له من محدث. المحدث يجب أن يكون قادرا، فإذن ثبتت له القدرة. إذا لو لم تكن لو لو لم تثبت له القدرة يستحيل أن يكون هذا العالم حادثا يجب أن يكون قديما أو معظوما ولكنه حادث إذن الله سبحانه وتعالى قادر من كان قادر أن يجب أن يكون مريبا ليش؟ لأنه مخصص خاصة هذا العالم بنمى براطة بصورة بنظام غير نظام آخر ممكن لهم فيجب أن تثبت له الإرادة يستحيل أن يكون مريبا وليس عالما في حالة عقلية يستحيل أن, تكو أن تكون هناك إرادة من دون علم لأنه يستحيل أن يتوجه ويقصد معه شيء من دون أن يعلمه ويستحيل أن يكون عالماً ومريداً وقادراً وليت بحي لأن الحياة هي الشرط العقلي لهذه الاتفاة ومن ثبت له هذه الاتفاة ثبت له الحياة إذن هذا هو تقريباً بشكل مختصر وأعتقد أنه واضح لا إشكالة فيه نعم؟ أنا حملتها على الانتفى التخصص التخصص اللي هو تخصص الكون بهذه الصورة تخصص كل حادث من الحوادث بهذه الصورة نعم برهان وممكن انك تحملها على الطقس ما في اشكال كبير يعني برهان وجوب السمع والبصر والكلام والدليل على تبوث هذه الاتفاة الكتاب والسنة والعقل السنة والعقل تأمن كتاب ايه قال والدليل على ثبوت هذه الصفات اللي هي السمع والبصر والكلام الكتاب والسنة والعقل كون الكتاب والسنة دليلا على السمع والبصر والكلام ايه الكتاب والسنة والعقل <تصفيق> الله المعتمد المعتمد القوي الشيء القوي اللي في اثبات هذه الصفات ليس هو العقل يعني الدليل الاقوى على اثبات هذه الصفات الدليل المعتمد على إثبات هذه الصفات اللي هي السمع والبصر ليس هو العقل. ليس العقل هو الذي يمكنه أن يثبت مثل هذه الصفات. في كناتو فانوسي بعد ذلك هو صحيح قال والعقل ولكن سنقول نحن سنبين أنه دليل العقل على على إثبات هذه الصفات يعني ليس قطعياً ليس كدلالة العقل على الوحدنية ليس كدلالة العقل على الوجود ليس كدلالة العقل على إيه على العلم والقدرة. دلالة العقل على هذه الصفات تحتمل النقاش تحتمل الأخذ والرد ففيها بعض بعض العلماء اعتمدوا عليها وبعض العلماء لم يعتمدوا عليها ولكن الكل اتفقوا على أن الكتاب والسنة هو دليل لإدراد الصمع والبطر والكلام طيب لماذا لم نصل إلى مثل هذا الخلاف في القدرة مثلا والوجود لماذا لم نقل إنه الدليل على وجود الله هو إيه؟ الكتاب والسنة الدليل على قدرة الله هو الكتاب والسنة لماذا لم نقل ذلك نعم العقل يعني في في من من هذا لا من توسط هذا وجه ولكن في هناك فيه هناك وجه أقوى للصح نعم كذا يعني, يعني وضح لي بشكل أكتر ليس يعني برضو بحكي لك الدليل على وجود الله ووحدانيته قل هو الله هو أحد مثلا أيوة أيوة بالضبط يعني, يعني أنت نعم أنا أستشهد لا يمكن أن ترفض الله العقل يروح مرد علي صفرة لا لا مثل ما نحكي عن إجتام الدعاء دوجر نتعمل معنات لا يؤمن أصلاً بالله عز وجل إذن نرجع لنا الثلاثة جميل إذن هذه هي العلة الحقيقية السبب الحقيقي بالإضافة للأشار له الأخعون هو كلام برضه جيد ولكن السبب اللي الذي من أجله لم نذكر هذا الخلاف ولم يوجد الأصلاً خلاف في هذه المسألة هو التالي أن ثبوت السمع والبطر والكلام ثبوت الكلام متوقف على إيش يعني إحنا بنقول نستدل, نستدل على السمع والبصر بإيه؟ بالكتاب والسنة طيب الكتاب والسنة كيف نزل الكتاب والسنة إلينا؟ بقدرة الله لا أبطيك المسألة إذن هل يجوز أن نستعمل الكتاب والسنة للاستجلال على القدرة ونحن أصلاً لم نثبت بعد القدرة هذا أبطيك نوع من الدور وضح كيف المسألة؟ هل يجوز لنا أن نقول يعني أنت يجب أن تفرض نفسك مع وجود المقارب لأنه انت يجب أن تفرض بس أطلا يعني انطلاقنا نحن في هذا الكتاب من أننا نحن لا نعرف هل الله موجود أم ليس موجود فرضنا فرضا هذا الكلام طيب وجدنا القرآن الكريم نظرنا في القرآن إن الله على كل شيء خاله وزدنا قل هو الله أحد طيب هل مجرد وجود هذا في كتاب اسمه القرآن الكريم هو دليل فعلا على وجود الله شوف كيف المسألة يعني لو وجد إنسان مصري أو بودي أو هندي أو أي من أي ملة من مل الملل مل مل لو قرأ في هذا الكتاب هل يقول فعلا أنه مجرد أن أقرأ هذا الكتاب فعلا أنا أقتنع شو الملازمة هاي وآه الآن ثبوت كون هذا الكتاب من عند الله متوقف على إجاب وجود الله لاحظ وجود كون هذا الكتاب من عند الله متوقف على إثبات وجود الله والصفات السلبية كلها إنه قديم وواحد وغير ذلك ومتوقف على إثبات كون الله حياً عالماً مريداً قادراً بعد ذلك يمكننا إثبات كون هذا الـ الـ الـ الـ الكتاب الموزل هو فعلا من عند الله وبحكية الموزة أدي بعد ذلك كل ما توقف وجود الكتاب والسنة كل ما توقف وجود هذه القاعدة هذه الضابق والقاعدة كل ما توقف وجود الكتاب والسنة عليه من الصفات يعني كل ما توقف وجود الكتاب عليه من الصفات فلا يجوز الاستذلال بنفس الكتاب والسنة عليه لأنه يصير من باب الضعف وما لم يتوقف وجود الكتاب والسنة عليه يعني من الصفات فياخذوا الاستدلال بالكتاب والسنة عليه فالآن نعم هي على هيك الاساس الدعوه الاسلاميه هي اساس اساس هو الاساس طبعا هو هذا اثر الأنبياء اصلا العقل واضح تكون مساله فدور الله بالعقل مش بالنقل يعني ليس يعني الان النبي صلى الله, و... الله عليه وسلم هو هو النقل بالنسبه بالنسبه لنا مش كل كلام من عند من عند النبي صلى الله عليه وسلم هو سنه طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر يكفر وبادرهم بالدعوة قال لهم إني رسول إني رسول الله على بعل إليكم هل مجرد قوله, قوله هذا دليل كافلة الكفار ليطبقواهنا طبعا قالوا ما الدليل أي واحد يمكنه يحكي انا رسول من عند الله ما الدليل عليه جاء لهم بالإعجاب إعجاب الكتاب وأدلة كثيرة جدا كما سوف نتكلم عليها بعد تقناعهم مش بنفس كلامه بل بأدلة أخرى غير نفس كلامه واضح كيف المسألة؟ أعزهم على المعارضة قطنا وإن لابد بد أن يكون هو نبي من عند الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك بصير يحكي لهم إذا يجب عليكم الصلاة والصوم والذكاء وإلى آخره من الأمور التعليمية التي تبين كتير. إذا القاعد والضار الضابط في هذا إنه كل صفة توقف كل صفة توقف وجود الكتاب والسنة عليها إيش يعني لما نحكي السنة يعني الرسول. كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الرسالة الإغتن كل صفة توقف الكتاب والسنة عليها فلا يجوز الاستدلال عليها بالكتاب والسنة ايش يعني لا يجوز لا يجوز الاستدلال على المخالف على المخالف لا يجوز الاستدلال على المخالف بها بالكتاب والسنة وكل صفة لم يتوقف له من طبعه وكل صفة لم يتوقف وجود الكتاب والسنة أي الرسالة عليها فيصح الاستدلال بالكتاب والسنة عليها أصلها من دون الاعتماد إلى طا إلى إلى يعني بعد أن نثبت وجود الله وعلمه وجود الله وعلمه وقدرته وغيرها من الصفات السلبية بعد ذلك لا نحتاج نحن كمسلمين إلى عندما نثبت السمع والبصر لا نحتاج لذريعة عقل يعني يكفي القول إن الله على تني... إن الله والله بكل شيء بطير مثلا يكفي هذا دليل على إكبات البطر من دون أن نحتاج إلى دليل العقل ليس لأن وجود الكتاب والسنة لم يتوقف على كون الله مبسا في المسألة بل توقف على كون الله عليما توقف على كون الله قديرا ولم يتوقف على كون الله بطيرا واضح كيف الكلام فهذا هو الضاغط الذي من أجله العلماء قالوا يزود الاستدلال على السمع والبصر والكلام بالكتاب والسنة، ولا يتوقف إثبات هذه الصفات بشكل خاص، هذه الصفات على العقل. <تصفيق> إحنا نحكي هذا المعتمد، هذا المعطى، الكلام اللي أنا بحكيه هو المعتمد والأقوى، هذا هو المعتمد والأقوى، وبعض العلماء كما سوف نتكلم عليه هو هذا الكلام الثانوي هنا، اعتمد أيضا دليل العقل، ولكنه دليل أيضا يعني فيه أخذ ورد يعتمد الأخذ والرد. أنا الآن بنتكلم على الدليل المعتمد والمنهج الصحيح. الآن كمنهجية كمنهجية أنتم يعني هذا الضغط اللي إحنا الذي نتبنى يعنيه هو في الحقيقة منهج لمحاضرة المخالفين منهج لمحاضرة الناس يعني لا يجوز لك أن تخاطب إنسان لا يؤمن بالله هيذ التحير يا أخي الله سبحانه وتعالى يسمعه ويكتب هو هو الكربه لك من هو من هو هذا الاله أصلا شوف كيف المسألة اذا لا يصح لك كداعيه أن تبادر الخضاب مع المخالفين بمثل هذه الثقه انك تحترم الله سبحانه وتعالى رحيم الله منتقم وهو الذي يثبت له وجود الله وأنه قادر وأنه عالم وأنه خالق لهذا الكون بعد ذلك هو تلقائيا يؤمن ان الله منتقم جبار حليم رحمان رحيم ورقب المسألة هذه ها... كمنهضية إحنا نحكي كمنهضية أحيحة والله سبحانه وتعالى أعلم الآن الدليل العقلي على الكتاب والسنة مع أننا قلنا أن المعتمد والأطح عند العلماء هو أن الاستدلال على السمع والبطر والكلام إنما يتم بالكتاب والسنة إلا أن بعض العلماء اجتهدوا وحاولوا أن يستنبطوا أذلة عقلية يعني أدلة عقلية محضة لا تتوقف على الكتاب والسنة كما أنه تدلينا على وجود الله بأدلة لا نحت... لم نهتد فيها إلى الائتيام بآية أو بحديث كذلك قالوا لما لا نحاول أن نستدل على كون الله تميعا بصيرا أيضا بالعقل لكي نزيد في إقامة الشج على المخالفين وابحكي في المفألة فابتكروا بعض الأدلة ابتكروا بعض الأدلة ولكن حصل النقاش لهؤلاء من آخرين وناقشوهم في هذه الأدلة لأنه إذا أردت أن تقول مثلا دينا من هوي جاء دليل على سوم الله متكلم دليل عقلي قال هو دليل عقلي قالوا لو تلمنا لك أن هذا دليل عقلي لجاء لنا أن نحتج به على المخالفين ولكن لو وضعنا نحن أنفسنا محل هذا المخالف سنجد فيه صدرات وبالتالي سوف نكون محرزين أمامهم لما نحتجلهم بهذا الدليل وبعد هيك يعني يبطللنا إياه يعني شوف كيف المسألة صار فهم قالوا عن هذا يعني دليل يستأنط به يستأنط به ولكن لا يكون أصيلا لا يسلم به تسليم لا يكون أصيلا يعني أنه أصل يبنى عليه شيء بل هو بعد أن تذكر الكتاب والسنة أجل الإنتفاب والسنة تحكيرهم ومما يمكن أن يفضل به كذا وكذا على بعض التحرزات التي توجد فيه أرجو أن يكون الكلام واضح نعم فأما الكتاب والسنة فأما الكتاب والسنة فقد مر ذكر دليل عليها ليهما وأما العقل فلأن فلأنه تعالى لو لم يتصف بهذه السفات لجم أن في لأبضادها التي هي الصم والبت والعمى والبكم وهذه الأبضاد هي نقائص لا تجوز نسبتها إلى المولى العظيم فالنقص عليه محال بمعنى أنه ممتنع عقلا ونقلا فلو لم يتصف بها لجم أن في لأبضادها لأن المحل القابل للوقف لا يفنو عن الاستصاف به أو بمثله أو بضده لكن اقتصافه اقتصافه بأضالها محال لأنها نقص والنقص عليه تعالى محال لأنه يلزم عليه احتياجه إلى من يساو عنه إلى من عنه النقص والاحتياج منافل الاستغناء الاستغناء ونسي الاستغناء عنه تعالى محال ملاحظة اعلم أن الدليل النقلي السنعي والبقر والكلام أقوى من العقل هذا الخلاصة الكلام اللي قلنا خلاصة الاستدلال الدليل الذي اتبنى إليه العلماء هذا أحد الأدلة هو يسموه دليل النقص والكمال هذا يسمونه دليل النقص والكمال الإمام الزواني لم يأتي بهذا الدليل هذا دليل عند غيره من العلماء الإمام الزواني له دليل خاص على الكلام ودليل خاص على السمع والبصر أدلة أخرى ولكن هذا الدليل المشهور عند العلماء يعني الكتب المسحورة من المنشرين يريدون هذا الدليل أنه سهل خلاص سهول فكيف يعني سهول فكيف العلماء يقول يعني لاحظوا حتى مع أنه نقول أنه هذا الدليل قد يرد عليه إرادات إلا أنه الآن لما أشرح الكريا سوف ترون أنه دليل قوي أيضا حقيقة هو دليل قوي ولكن لا يخلو من إشكالات عند التدقيق لا يخلو من إشكالات خلاصة هذا الدليل إيه تقول العلماء؟ بيقولوا لو عرضنا على العقل موجودا يسمع ويبتر وموجودا لا يسمع ولا يبتر العقل يحكم أن الذي يسمع ويغسر أكمل من الذي لا يسمع ولا يغسر وهذه تبرح بالبتاعة شوف كيف سياق الدليل مع أنه نحن أيضا نقول مقابل قليل أن هذا الاستدلال نفسه قد يفرع عليه بعض الإشكالات عند التلطيط ولكن هو لظاهره, لظاهرة عندما تورده أنت تقول هل الذي يسمع أكمل من الذي لا يسمع أم أنقص أم أنه يساوي؟ قطعا العقل بقول الذي يصنع هو أكمل من الذي لا يصنع، فأنت بعيد ذلك تقول أليس الله موجودا بقول نعم الله موجود فبتقول له بعيد ذلك طب كيف تقول إن بعض الموجودات أيوة تتصف بصفة كمال والله سبحانه وتعالى لا يتصف بغادي الصفة فهذا كان بندهش بقول نعم فعلا إذا كان الله سبحانه وتعالى موجودا فيجب أن يكون سميعا بطيرا لاحظ هذا الطريقة اللطيفة يعني لأول واحدة تبدو أنها جيدة وقوية فعلة قوية ولكن هناك بعض الإشكالات التي تطرح عليها وهذا كيف الكلام؟ زي إيش؟ إنه بحكي لك أيوة إحنا بنقول ممكن نقول إنه هذا الذي هذا الموجود إنما كان سميعا بطيرا لأنه حقيقته تستلزم إن يكون سميعا بطيرا لأنه أصلا السمع والبطر هي وسائل للعلم عنده ولكن علم الله ثابت قبل كونه سميعا بطيرا فلا يحتاج لكم عن بطر وبالتالي من أين الدليل على أنه يجب أن هو أصلا عنده طفا أكمل بكثير من السمع والبطر ممكن الواحد يحكي لك هذا الكلام فكيف تلزمني بأنه كل موجود يجب أن يكون سمع بطير يعني حاصل الإشكال أنه لك تلمنا هذا الكلام في المطلوقات لأن السمع والبطر طريق إلى العلم هي طلب للعلم ولكن العلم عند الله هو ثابت من دون سمع وبطر بدليل أننا بدليل أننا أتبطنا العلماء من دون اضطرار إلى طعوة وضقر. لاحظ كيف الإشكال مثل وعلى كل بتصير هناك مناقشات يعني في في تطبيقات مفتوحة العلماء ولكن نحن إحنا أشرنا إلى كيفية الاستدلال و بعض الإشكال يعني جهة من جهات الإشكال تفصيل ذلك موجود في الكتب المطولة يعني لاحظوا أنا ال الذي أحب أن أذكره هنا إن العلماء حتى في طريقة الاستدلال بناقشوا بعض. يعني هذا الاستشهاد بالدليل اللي هو دليل النقص والجمال مين اللي جابه؟ هم أهل السنة اللي جابوه. ومع ذلك نفع لما أهل السنة ناقشوا بعض يعني ليه حتى غير مشجّب لأنه ما تسلموا لبعض إنه أي كلام حتى عشان عيونك خلط خلينا نعتبره دليل. لأنه مثل مسألة هين. المسألة إنه هل هذا الدليل لو عرضناه على المخالفين فإنه فعلا يلتزم أم إنه يمكن أن يرد يورد عليه بعض الإشكالات أنا واقف أحتاج إلى الجواب واضح كيف المسألة؟ فلذلك قالوا الأصل المعتمد عليه. في الكتاب السمعي والبصر والكلام هو الدليل العقلي، ويمكن الكتاب الكتاب والسنة هو الد الكتاب والسنة يعني الدليل النقلي، ولكن يمكن الاستئناس بأدلة عقلية مصاحبة بحيث لا تكون هي الأثاث ليس لإمكان ورود بعض الإشكالات عليها. إذا أمكن حل هذه الإشكالات يصبح دليلا دليلاً معتبراً. وضحكت الكلام إن شاء الله. فلذلك الـ يعني الكتب التي في مستوى ثبوتية. يعني العلماء يقتصرون إنه بس على إيراد وذكر مثل هذا الدليل اللي هو يسمونه دليل النقص والكمال وهذا دليل مشفول على فكرة يعني دليل مشفول ولكن يعني هم ليس ليس من شأنهم أن ينبهوا على الإشكالات ولكن أنا بحب إنه ينبه ليس حتى إنه يعني يسحب الإمام حتى الناس حتى إنهم لا يركمو مثل إنه تشكيك في الكلام العلماء بس حتى لما الواحد يمكن يقرأ أكثر يمكن ينقص واحد يعني علماني أو واحد كافريزي له هذا الإشكال ورحتي في المسألة رحتي هذولا العلماء خدعوني لما حكوا إنه هذا دليل وروح ناقص فيه إن هو من الدليل فيه إرادات عليه فنحن نبحث منذ الآن إلى إنه هذا الدليل من استطاع أن يتقن الاستدلال به ويزيل جميع الإشكالات يعني بعض العلماء مثل الإمام الجويني كل الإشكالات التي أوردها عليه العلماء أزالها ورد عليها وحكى أنا كثير بأن أي واحد ملحد أو أي واحد لا يؤمن بالله أي إشكال يريده علي أنا أتوفر أتكفل بالجواب عليه فأنا أستدل بدليل النقط والكمال على ثبوت التمع والبطأ ولكن من استطاع أن يملك مثل هذه القدرة فله أن يحسن بمثل هذا الاحتجاج فنحن نقول الأسلم والقوى هو الاعتماد لاحظ الكلام الاعتماد في اثبات السمع والبصر والكلام على الدليل أيه النقلي وليس على الدليل العقلي ويمكن بعد ذلك بعد اثبات ظهور بعد اثبات ظهور دلالة العقلي عقون دلالة المغلي على إثبات السمع والبصر والكلام أن نأتي ببعض الأدلة العقلية التي نتأند فيها بذلك وتعبر هذا الكلام فتكون الأدلة كلها بمجموعة الدليل العقلي والنقلي بمجموعها مرزحة لكبوت السمع والبصر والكلام يعني كيف معنى الكلام بشكل آخر يعني أنت تقول اضطرر بالأدلة في الأدلة في الكتاب والسنة على نسبة السمع والبصر والكلام إلى الله سبحانه وتعالى سميع بطير بكل شيء بطير وكلم الله موسى تكليم إلى آخره أدلة كثيرة على ثبوت هذه القفات لله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة الآن طريقة الاستدلال يقول ما هو المانع عند العقل من ثبوت السمع والبصر؟ كيف انت تتعارض معارضة الذي يريد ان يمكن الثبوت السمع والبصر تقول له نحن سبب عندنا في الكتاب والسنة هذه استفادة لله انت تريد ان تمنعها ما هو الدليل على منعها؟ هيك تصير المناقشة معنى هذه المناقشة انك اتخذت الكتاب والسنة اصلا ثم شرعت في اصال المعارض العقلي لم أورك في الكتابة شوف تيس طريقة الواحد يحكي لك التمع والبصر يستلزم حدوث الحوادث تقول لا لا يستلزم حدوث الحوادث لأن السمع والبصر عبارة عن تعلقات وهذه التعلقات عبارة عن تعلقات مثلية فلا يلزم أن يكون هناك حوادث تطرع على الذات الإلهية فأي إشكال يمكن أن يريده, أن يريده هو لنفي ثبوت السمع والبصر يمكن أن ترد عليه ولكن حاطر الكلام هو أنك اعتمدت في إثبات السمع والبصر على الكتاب والسنة ثم منعت المعارضة العقلي لهذه الثابتة واضح ان شاء الله هذه الطريقة الأقوى في إثرات الصمع والبطر والكلام نعم هذا بعض إثرات الكلام النفسي وأيضاً الكلام النفسي نقول أيضا بنفس الطريقة الطريقة الأقوى هي الاعتماد على ظواهر الكتاب والسنة ثم تثبات انه هذا ليس جهود على الله سبحانه وتعالى لا يمنع منه مانع انما نمنع ان يكون الثور والحرق في كتاب الالهية فنحن نقول الكلام هناك كلام نفسي ولا يوجد هناك شروق واطواق فما المانع من تثبات هذا الكلام هي تصير طيقة النقاط واضح ان شاء الله لما يصل الواضح لان يستحيل يوجد دري العقل على انا على اي سحيل نعم, نعم. لانه لو سنة لانه لا تكون انه تطبط تكون انت في الامان على بر الامان اذا اتطعت ان تثبت انه لا يوجد لرير عقلي يعارض ما ثبت بالكتاب انت بتثبي لحظة لان انت الاصول الكلية التي اثبتتها من وجود الله وقداته وارفال الرسل اللي هي كبريات الشريعة اطول هذه هذه الكليات الشريعة لم تجعل بعض مقدماتها كونه تميعا بطيرا متكلما بل هذه لحظة فإذا يعني أثبتها من غير العقل فهذه صير ونعمة زيادة يعني بتكون وإذا لم تثبتها يكفيك الكتاب والسنة في دبوسنا لا يعني لا يقرأ على أصل الدين أي إشكال وكفى الله المُؤمنين بالسنة خلص هذا موضوع الدين بعد ذلك بيصير كتاب والسنة الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبالرسول خلاص معنى إنه الذي إذا قرأ في القرآن أنه سميع بصير لا يؤمن خلاص الضعيم ده واي اشكال جت على على ذهنه الافضل فيه انه اما ان يفوضه الى الله بنرجع الكلية الكليه وكل اكثر اوهام تشبيها او النط او الحدود اولهم او فوض ورتم بهم نرجع للقاعده الكليه واضح كلام ان شاء الله. هذه طريقه الكليه في الكلام في هذه المرحله اللهم <سؤال> <مرهو سؤال> <مرهو سؤال> كان المصارب في هذا الإسلام تقولوا أحد الرافة الولادة المتحدة لماذا الإسلام بسمحنا الرجل تزوج بأكل مرأة ومنع المرأة تزوج بأكل مرأة ونأتيجي نفس الطرفة نحن نحن بصحة القرآن وكانت بصير هاي كسب المسلمة وتمنع أن هناك معاة يعني بتمنع أنه تمنع إنو أن يضحح العقل زواج المرأة من أكثر من رجل لأنه لو ضحح العقل زواج المرأة من أكثر من رجل بحيث أنه لا يترتب عليها مفاسر بالطيخة بكثير إشكالية مع الشريعة فإنت يجب عليك أن تملك الدليل والقدرة على أنه تثبت هناك الثلاث في المطلب بين المطلحة والحكم اللي هو الحكم منع زواج أكثر من زواج المرأة أكثر من رجل وبين المطلحة يعني تمنع أن يكون في زواج المرأة من أكثر من رجل المطلحة فإذا منع ذلك فقرت في الظلاث يعني هذيك يمكن موطعها الخاصة ولكن هذه الطريقة الكلية إحنا نريد أن نتعلم كيف نفكر واضح كيف المسألة كيف نفكر في مثل هذه القضايا الكلية حتى الفقه والقصول الفقه والمتائل الجسئية في الفقه يجب أن يتعود الناس أو طلبة العلم التذكير فيها بأسلوب كلي ليس لرد الشبه عن الإسلام لأن الإسلام الآن توجه له كثير من الاتهام والتشكيك في جزئياته وفي كلياته فلا يذوذ لنا نحن إنا نضلنا نحكي بأمور عاطفية أو خطابية لا، لازم إحنا نحرر الأدلة وأتحكي بالمسألة، إنت زي ما كنا نقول أول شيء إذا في قبل أنت حكية مبارح؟ بنكبل الوظيفة والحقيقة أنا عاطفة سوف إتنوا على الكلام نعم الضرر يعني الحالة بمثار كلام الله يخلدك إذا من لف شو كيف الكلام من عرف حقيقة عرف وظيفة فيجب على الإنسان لما بدك على اللي بيقول لك إنه لماذا تتساوى المرأة أكثر من الرجل من شيء أن يعرف حقيقة المرأة حقيقة الرجل وظيف يعني إيش بترتب على هذه الحقيقة وإيش على هذه الحقيقة فإذا تساوت الحقيقتين نعم ماذا فعل الواحد يجوز على الأخرى ولكن إذا اختلافت الحقيقتين فكيف تقول إنه ما جاب على هذا يجوز على ذا شوف كيف الاستدلال بصير من عرف حقيقة عرف ميزيز. ايه وظيفة بالضحفة يعني راجعة بهذا الكلام انه من عرف نفسه عرف ربه من عرف نفسه يعني من عرف نفسه بصفات الانكان والحدوث والاقتقار عرف ربه بصفات الغنى والاقتدار اللي هي بمدلول الآية واضح ان شاء الله الكلام دليل للمحظة والكمال المشكلة عليه يعني انكتش المعلق اي واحد في هذا الكلام ده لا هي في لذلك هذا لنا لذلك يجب أن نفقن استعمال هذا الطريق لذلك إحنا يجب أن نفقن استعمال هذا الطريق لإنه ليس كل شيء هو كمال لنا فهو كمال للخالق يمكن أن تكون بعض الأشياء كما قلنا هي كمال لنا ونقص للخالق. يعني حركتنا شرب الشاي هذا كمال كلمة الأكل الولادة الزواث هذا كمال لنا فحولا لا ومن يتكفي أنه كمال لنا ولكن هذا هو كمال لله لا طبعا مئة المئة نعم الشيخ ربما جاءوا للإشكال كل اللي يقول فيه على الأولى فيه الأولى في الكمال أنه يستنظر عدم ما ينقل كمال محر على القائد الذي يتبقى بينما في هذا كمان هو يستنظر كمال يعني هو مدرية للنقص كمال هذا استخدم كذا المخ ما, أو أو ما في إشارة حي لا أي لوازم ككفاءة اللي يعني هو هذا ممكن يكون طريق انا فقط أنبتئ بالطرق الكلية للغوص في هذا منكم بعد ذلك يعني يفكر فيها يعني ممكن أنت ترد على من يوزف تلك السورة إلى السمع والبطر والتعمال بليل النقص والجمال بهذا الكلام أن تمنع ورود أي نقص عند إثباتها هذا هو معنى كلامنا السادقا وما المانع منه يعني هل منعته لأنه يترتب عليها نقص طب لا, لا يترتب عليها نقص كذا وكذا وكذا وكذا فما المانع هذا هو حاط الكلام وهذا يكون العلماء يعني طبقواه وفصلوا فيه ولكن بقي عليه إيش؟ يعني كلام ويعني أخذ وعض يعني إذا يعني, يعني كلام إمكان للترديد والنفي والاستفادة ولذلك إحنا في هذا الكتاب نقتصر على ما هو اليقين والمقصود به والأولى والأصح وضاع ذلك المفروض إنه الواحد إدارة يتعمق في علم التوحيد إنه يلمج جميع هذه الطرق لأنه في بعض الأحيان ممكن أنك تحتاج لدليل المقصور كندر ضعه ولا لا ممكن تحتاجه مش معناه إنه يعني قد يرد عليه إيرادات أو أنه ليس متفقا عليه هنا في هذه المسألة معناه أنه باطل من كل جهة لا ممكن تحتاجه نعم الآن طبعا نكون قد انتهينا من الكلام على إثبات الواجبات لله سبحانه وتعالى على إيراد وبيان الأدلة على ما يجب لله سبحانه وتعالى برهان القسم الثاني وهو المستحيلات, على المستحيلات في حق الله نعم إن براهين الواجبات هي نفسها, هي نفسها تستلزم البرهان على المستحيلات في حق الله تعالى لأنه لا يثبت الواجب إلا بمثل المستحيل فإنه يستحيل مثلا أن يكون الله عالما وغير عالم لأنه لو جاز لجاز اجتماع النقيضين وهذا باطل إذن إما أن يكون عالما أو جاهلا ولا قسم آخر فلما أثبتنا كونه عالما بطل أن يكون جاهلا وهكذا القرض في باق الاستفادة مين يوضح لنا هذا الكلام يعني باختصار؟ نعم نعم نعم طيب نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ودود العز وجل ودود العز وجل لا يكون واجب الودود وما يكون بأذن لا يستحيل الجنة لا نقبضهم لأنهم لأنهم نقبضهم فطالما أنثبت النواجول بكلام كلي بكلام إجمالي نعم الأمر لا يخ الشيء إذا قدر لا يقبلها و و بالضبط ونحن أثبتنا هذا هو فلسفه يعني النقالس على الله كونه مثلا غير موجود كونه مثلا غير قادر غير عالم غير كذا كذا غير خلاف الصفات التي أثبتناها نحن نقول بكل بساطة ما دمنا أثبتنا هذه الصفات فلا، فيستحيل أن تثبت نقائد هذه الصفات أيضا لأنه يستحيل الجمع بين الضبطين والنقيبين وخلص تحت المسأل لأنه دليل الصفات هو نفسه دليل على نفي ما ينافيهم هو ذلك بالكلام هذا كلام كل شامل نعم الآن طبعا نفتح في بيان برهاني جوائز فعل الممكنات وتركها ما هي الممكنات كل على الله سبحانه وتعالى أفعاله إن أف... الممكنات في أفعال الله فقط لا يوجد صفات لله ممكنة كل أيوه كل صفات الله واجبة له كل صفات الله واجبة لهم فلو لم تكن كل صفات الله واجبة ما الذي يلزم الحدود والنام وضح كلام وهذا طبعا يعني أسبعنا الكلام فيه نعم برهان جوازية الممكنات وتركها لو وجب عليه تعالى كان شيء من الممكنات عقلا او استحاله عقلا من طلب الممكن الذي صح في العقل وجوده وعدمه وعدمه واجبة وعدمه وعدمه واجبة لا يتصور في العقل عدمه فلو وجب عليه بعض الممكنات عقلا لزم ان تنطلب كلها واجبات او استحاله بعض بعضها عقلا أو استحال بعضها عقلا لزم أن تنقلب كلها مستحيلة. أن تنقلب كلها. أن تنقلب كلها مستحيلة. وذلك باطل لا يتصور في العقل وجوده. كذب لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين لأنه بالنظر لتوله ممكن يقبل الوجود والعدم. وبالنظر لتوله واجب لا يقبل إلا الوجود فقط. وبالنظر لتونه مستحيلة لا يقبل إلا العدم فقط. وكون السيء الواحد يقبل الأمرين ولا يقبل إلا واحدة تناقض وهذا وهو باطل نعم يعني خلاصة لا نتكلم على الممكنات يعني أطعاب الله سبحانه وتعالى قلنا إن كل الممكنات لها نفس الأحكام الله سبحانه وتعالى له قدرة فنسبة قدرته إلى جميع الممكنات واحدة ما جاء أن يتعلق أن, أن تتعلق قدرته ببعض الممكنات، فعل جواد تعلق القدرة بهذه الممكنات ما هو؟ هو كون هذا الشيء ممكن كما يقولون المطحح للتعلق هو الإمكان، صح؟ والإمكان الإمكان واحد في جميع الممكنات. فإذا صح تعلق القدرة ببعض الممكنات، صح أن تتعلق القدرة بجميع الممكنات. وما طَحَّ لله سُحَنَهُ وَجَبَ لَهُ وضحك في المسألة ما طحّ له وجب يعني إذا طحّ لله سبحانه وتعالى أن تتعلق قدرته ببعض الممكنات واجب أن تتعلق ببعض الممكنات إذا طحّ أن تتعلق قدرته بجميع الممكنات واجب أن تتعلق بجميع الممكنات وضطر أن يتم هناك تخصيص ببعض الممكنات دون بعض واضح إن شاء الله كيف يكلامه لأنه لا فارق بين ممكن وممكن يعني ما هو الفارق بين وجود هذا العالم ووجود عالم آخر هل نقول إن الله تعالى, تعالى تعلقت أمكن أن يوجد هذا العالم واستحال أن يوجد العالم عالم ثاني مثلا لا ليس ليش لا لأنه اثنين ممكنات ما دام اثنين ممكنات اشتراكات الإمكان والقدرة واحدة متعلقة بجميع الممكنات فما طح أن تتعلق فإلى طحن تتعلق في أحد الممكنات طحن تتعلق في جميع الممكنات طيب ما دام طحت أن تتعلق في جميع الممكنات فيجب تعلقها في جميع الممكنات طيب إذا إذا قلنا أن القدرة تتعلق في الممكنات دون بعض فهذا يستلزم أن الممكنات التي لم نعلق القدرة بها فضل تكونها ممكنة فإما أن تكون واجبة أو مستحيلة فقار بعض الممكنات إما واجبة أو مستحيلة وهو باطل، يل... لأنه يلزم منه انتلاب المهيئة واضح كيف المسألة الضارة؟ هذا بكل بساطة هذا الكلام بكل اختصار أجل أن يكون واضح؟ في في صعوبة يعني؟ نعم، واضح؟ شو رأيك؟ طيب. طيب ملاحظة، إذا وجب عليه البعض وجب الكل وإذا اتحال البعض اتحال الكل لأنه لا فرق بين ممكن وممكن لأنه ما كرّت الأنبي كرّت مثيله. نعم. يعني إذا وصف عليه البعض وصف الكل، وإذا تحال عليه البعض تحال الكل ليش؟ ليش؟ لماذا أوجب هذا ولم توجب هذا؟ كيف خطأ؟ وكذلك نقول إذا. صحة تعلق القدرة ببعض الممكنات صحة أن تتعلق بجميعها. كيف كبر الوضع على على على عدم استقلال إذا قلل الإنسان يقل يقل. في يعني تفاصيل أكثر من ذلك يعني في تفاصيل إحنا ما بنذكر جميع التفاصيل إحنا بحنا الآن أن أن نركز في الاستقلالات ونشير إلى ال الإشكيل يعني يدخل الرد عليها شوف كيف لا لا نصيب حتى لا نصيب يعني فقط ولكن يوجد ردود كتيرة جدا على المفاجيرات. نعم. وحاصل الدليل أنه إذا بطل انتلاب الممكن واجأت تحيلا بطل وجود البعض أو اتحالته وإذا بطل وجود البعض أو اتحالته وجب الممكن أن الممكن الممكنات جائزة وهو المطلوب إذا فجميع الممكنات لا يجب منها على الله فعل شيء ولا تركه لا شرعا ولا عقلا ودليل النقل على جواز فعل الممكنات أو تركها من الكتاب من الكتاب قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ومن السنة في قوله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يقم وبهذا نكون قد انتهينا من بيان ما يجب على المسلم معرفته من يتعلق بالذات ذات الإلهية ونسرع بعون الله في بيان ما يتعلق بالرسل من أحكام نعم يعني بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى مما يسله وما يستحيل عليه وما يجوز له جل شأنه. وهذا يكون يكون قد انتهى وبهذا يكون قد انتهينا من الكلام على القسم الأول من العقائد وهو الكلام المتعلق بالإلهيات يعني يسمونها الإلهيات يعني أحكام إلهية أحكام تتعلق بالإله إلهيات يسمونها بعض الأحيان. إلا أن نقرأ ما دام فيه حوالي ربع ساعة أو عشر دقائق نقرأ قدرًا من مما يتعلق بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا المبحث يعني إن شاء الله إنه ما يكون فيه هناك تعقيد كثير ونبحث سهل لا إشكال فيه إلا في أوائله اللي هو تقريبًا وهو ليس صعب يعني تقرير وجه الدلالة والمعجزة و أمور بسيطة جدًا إن شاء الله نكون كلها سهلة نعم. دليل برهاني ما دليل اثنانية احنا تخطمنا على الدليل الثمانية اللي هو البرهاني نعم الدليل اللي حقيقة انا اتعملت انه ما نتكلم عليه بس اشرت في بيشارة ذكرت انه هناك في يعني بعض العلماء قالوا انه هناك دليل اثناني لانه حقيقة تقريراته يعني ديان وشرحه قد يقول ولكن من أحب أنه يعني يقرأ ممكن أن نستخدم على كتاب المطايرة وشرح المطايرة اللي هو المطمد المطامرة للإمام ابن الهمام صاحب نعم فالحاني الإمام ابن الهمام هذا كتاب المطامرة بشرح المطايرة هذا من أحد الكتب القوية جدا والمهمة جدا في علم التوحيد فهناك يشرح هذا الدليل بتوسعة دليل إقناع ودليل دليل مرهني وأيضاً يمكن أن نرجع مثلاً إلى العقائد هم كتاب شرح عقائد النصية لبيان الفتاوى وغيره من الكتب واضح إن شاء الله وإن شاء الله إذا كان في مجال آخر يعني إنه ربما إنه نشرح هذا الدليل إذن نشرع الآن إن شاء الله في بيان بعض الأحكام التي تتعلق أو أهم من الأحكام التي تتعلق بالرسل ولأنه كما تعلمون الشهادة كلمة التوحيد تتألف من إسمين نرجع لم أطراف الموضوع كلمة التوحيد اللي هي أصلا منسأ الكلام في هذا الكتاب والكتاب كله مبني عليها وهي قولنا لا إله إلا الله عرفنا معنى كون معنى هذه العبارة لا إله إلا الله بحيث أن الإنسان لما يقول هذه الكلمة يجب أن يتصحّر هذه المعاني التي سبقت في ذهنه وطريقة استحضارها كيف يتم عليه في الكلام في آخر الكتاب بحيث إنه يجب أن يكون دائما متصحّرًا لها بحيث إنه يعتادها بحيث إنه في لحظة معينة لما يبدأ يبدأ بالقول لا إله إلا الله ما أن يتم التلفظ بهذه الكلمة حتى يكون قد استحضر جميع هذه المعاني التي ذكرناها وهذا إنما يتم في بالمقارنة، بالاعتياد والمراجعة والمراجعة والمراسعة والاعتياد، اعتياد المراسعة لهذه المعاني. فكلها الإنسان راسعها حضرتنا بحيث إنه يكفي أن يقول لا إله إلا الله يتذكر ويتصدر جميع هذه المعاني ورحتي كيف المسألة. وبذلك يكون الذكر، الذكر اللي هو في الدعاء أو الأوراد لما يقول سبحان الله، لما إيش سبحان الله، سبحان الله عن المقال المقال. كذا كذا كذا كذا. بمقدار ما تستحضر، بمقدار ما يقع في قلبك معنى السفلي لما تقول الله أكبر إيه معنى الله إيه معنى أكبر واضح لما تقول لا إله إلا الله ذكر مش هذا ذكر يسمون إيه معنى ذكر أن تستحضر المعنى حال التلقص بحيث أنه تبتد بالاستحضار من أول اللقص وتستكمل تمام المعنى عند انتهاء العبارة وهذا إنما يتم في هذا الزمان القصير اللي هو عبارة عن زمان قولك لا إله إلا الله وهو زمان قطير نصياً في المماركة دائماً لازم إيه؟ تعود نفسك إنك تتحضر هذه المعاني لكي يسفر بعد ذلك استحضارها عند الدكتر ونفس الشيء بنقول لعندما تقرأ آيات القرآن مثلاً سورة في فاتحة يجب أن تتحضر معانيها بحيث أنك لما تقرأها في الصلاة تستفيد منها لما تقول الحمد لله إيه يعني الحمد لله لماذا الحمد لله ليس لغيره؟ مشنا تحكي الحمد لله ونسم مش نتصحذر اسمعناها. فالانتظار ما يزيد استحضارك لهذه المعاني تنتفع بإذن الله سبحانه وتعالى بالذكر وبالذكر ويتسع مقامك في عند الله سبحانه وتعالى بإذنه وفضله وعظيمه. واضح إن صاروا هذا يعني الإيمان التراثي يعني ذكر بعض بعض ما يتعلق في في هذا المقام اللي هو الذكر. واضح بحيث إنه بناء بناء على العقائد، فلذلك ترون إنه الذكر اللي هو عادة العلماء يعني يقولون إنه هذا وظيفة متطورة صوفية اللي بدهم يتعبدوا يتعبدون الله سبحانه وتعالى، يتعبدون الله بناء على بناء على العلم بعد أن يتقنوا علم التوحيد يذكرون الله سبحانه وتعالى، ويكون ذكرهم جلّا مناسبا لما تعلموه، مثل إنهم لما يذكروا الله سبحانه وتعالى يكونوا يستحضروا معاني أخرى. مخترعة في أدهانهم لا يستحضرون هذه المعاني لا غير هذه المعاني لكي يكون سيرهم في الطريق موطلا موطلا مجرنهم يثيروا بأن تخطر في مفوتهم معاني لا دليل عليها ويصلون بعد ذلك إلى أمور أخرى بعد ذلك يجدون أنفسهم وقد صاروا يعتقدون عقائد لا أصل لها ولا تناسب بينها وبينها ما قرره العلماء أهل السنة وهذا حطل كثيرا ورح الكلام إن شاء الله فلذلك العلماء الملتزمون من الصوفية عند أهل السنة قالوا نعم تطور بناء على علم التوحيد اللي هو موجود في الكتب الذي يعلمه العلماء مثل التوحيد اللي هو مبني على الكشف أو كذا أو كذا لا الكشف ليس دليلا كما قلنا أكثر من مرة والإلهام ليس من طرق العلم عند أهل الحق وضحك في المسألة، يعني الكلمة هذا لما يقولها عندما يقولها الإمام النسفي، لما يقتصرها بهذه العبارة، مش معناه إنه هذا, هذا واحد اللي حكى، تلزمني بكلمة في واحد، لا يا ابن الحلال مش, مش واحد هو اللي حكيها، كل العلماء الذين قرأوا كتاب النسفي ووافقوه عليه هم نفسهم كلهم ب ب ب, ب, ب, ب واحدة هم الذين يقولون الذين يقولون لك. والكشف والإلهام ليسا من طرق العلم عند اهل الحق مش فقط الايمان وارد كيف المسألة مش فقط واحد اللي بتحكيها يعني مش فقط اللي القلم الكتاب هذا رأيه بتحكي والله هذا رأي خاص لم نفسي انت مش نوعك طب والناس الثانيين اللي, اللي رأوا المسفي وعلموا ذن كتبه واختصروا وشرحوا درسوه هذول كلهم الاعتبار لهم مثلا طب والعرباء لا قارونا للعباره في كتبهم هذا راي خاص للمتز اللي لا طبعا مش هيك المساله عفوا يعني الامام البخاري لما الف كتابه هذا الكتاب هذا فقط ينسب للبخاري يعني إذا أنت خالفه فقط بالخالق البخاري لا طبعا أنت بالخالق البخاري والذين عاصر البخاري ووافقوا والذين فرح البخاري وقرروا والذين كل العلماء هدول أنت بالخالق هاي لما الخالق مثلا حكم شرعي في الفقه فقط بالخالق الساطع يعني تقول نحن رجال وهو رجل يعني هو زي ما اشتهى أنا بقول مش هيك المسألة المسألة إن القاعد بحكم قهه مر على مئات الآلاف من العلماء كلهم أيدوا فإنك لما تخالف هذا الحكم وتخترع حكما جديدا لا تقول أنك تخالف فقط الإمام الشافعي، بل أنك تخالف كل هؤلاء العلماء دفعة واحدة وعندما تخالف مثلا البخاري أو كذا أو كذا فإنك تخالف كل من اتفق على هذا فائل واضح المسألة كيف نعم هو, هو أعلم من الإسماع السفوتي لأنه أنت ترى أنه شراح ومقررين ومدافعين ويعني أعلى كثير من إجماع التقويد وإن كان إجماع التقويد في ضمنه عند عندما سمع وتكلم هذا إجماع التقويد ولكن من من سمع وقرر أيضا وحكى نعم هذا حق وشرح ودرّك إلى كرهه هذا بالصحيح واضح في الكلام إن شاء الله نعم إذا هذا هو الشروع في القسم الثاني من كلمة التوحيد في بيان القسم الثاني من كلمات التوحيد وهي وهذا القطم الثاني وهو قوله قولنا عندما نقول في كلمة التوحيد محمد رسول الله وبها تكتمل الشهرة وبها يكتمل الدخول في الإيمان وبها يضح الدخول في الإسلام الرسل عليه المصلاة والسلام الرسول هو إنسان حر ذكر ذالغ فطن أوح الله إليه بشره وأمره بتجميعه للعباد سواء كان له كتاب أم لا نعم الرسول عرف الرسول في وصفه أوصاف معينة عبارة عن دكتا فيه لأنه نحن نتكلم عن رسول هو إنسان رسول هو إنسان ليس ملاكا ولا هو في غيب. غير في إنسان. في إنسان حر ليس عبدا لأنه عبودية قسم المرتبة ده. ذكر في معنى أنه ليس رأى لأسباب تعلمونها ذكر بالغ ليس طبيا فطر يعني ذكي ولماح وليس غبيا أوحى الله إليه يشرع إذا كل هذه السفات لحد, لحد قولنا فطر هي عبارة عن مواصفات خاصة لهذا الإنسان الآن أصل الرسالة أصل الرسالة ومن شاءها في الإحادة بأن هذا الإنسان اللي هو هذه مواصفاته وضحك في المسألة الإنسان الذي هذه مواصفاته أيضا هناك صار عنده إيحاء أوحى الله سبحانه وتعالى إليه بإيه؟ بفرع إذا صار هناك إيحاء من عند الله سبحانه وتعالى إلى هذا الإنسان اختار الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان وهو أعلم حيث إيه؟ يجعل رسالة إذا الله سبحانه وتعالى جل عن أن يرسل رسلا لا يتطفون بأكمل الصفات دائما ارتفاع الرسل تجد تأذى الرسل من أعلى ارتفاع البشر ومن ومن أعلىهم من أعلىهم فلا يمكن أن يكون هناك رسول من من ظن قومه من هو أعلى منهم رفعة وضح كثرة هذه حكمة حكمة هذا قابل لحكمة الله سبحانه وتعالى إذا من صن الريثال هو الريثاء يعني لو كان إنسان حر ذكر بألف حسن هل يكون رسولا لا هذه مصححات تعالى هذه عبارة عن شروط للرسالة. واضح كيف المسألة؟ الله تعالى يختار من هو ملائم للرسالة ثم يوحيله. إذا أوحى إليه يطهرت ولم. أوحى الله إليه بفرع ومره بتبليغه للعباد سواء كان له كتاب أم لا؟ إيش يعني سواء كان له كتاب؟ يعني سواء نزل عليه كتاب مش شرط الكتاب اللي هو يعني دفتر أو أوراق إنه شريعة ما تكتب أو أو لم ينزل عليه كتاب. هذا يكون رفع. طبعا هذا هذا تعريف هذه وصلف نزيد نزيد هذا التعريف وضوح ان شاء الله فينا يعني نعم. في يعني في الشرف في الذكاء في النفع في, في, في الأخلاق في هذه الأمور. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم هو أصلا هذي فيها من جهات إعجاب يعني فيها من جهات دلالة, دلالة على كون النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الأنبياء نفسهم أنبياء إنه سمع فيه النصفات ما لا يمكن اجتماعه في غيرهم يعني قد تجد إنسان مثلا نادي نقطة رفيت جدا بلينتا قد تجد إنسانا ذكيا ولكن لا تجده خلوقا مثلا قد تجد إنسانا فطنا ولكن تجده إيش مش مهتم بالناس يعني حابة بيشتغل طغل قد تجد إنساناً بالباً ولكنه مجمون، قد تجد إنساناً صادقاً ولكنه عقله ضعيف، وهكذا، ولكن اجتماع الذكاء، يعني علو الأخلاق وغيرها من الصفات التي يتصف بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام. في صفت واحد هو دليل أيضا من أدلة كونه رسولاً هو دليل أيضا من أدلة كونه رسولا. لأنه هذا في حد ذاته اجتماع كل هذه اختفات في صف واحد هذا إعجاب نوع من الإعجاب واضح كيف المسألة؟ لأنه يعني الذي يتفكر في صيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويجد صفاته التي اختفت بها وتميز بها مع قوته الكسدية وقوته العقلية وقوته النفسية تجده متمّاً بالناس ويفعل مصلحتهم وتجده مثلا يعني يده عفيقا تجد فيه صفات يعني يعجز الواحد أن يذكرها في في مثل هذا المقام فاجتماع كل هذه الصفات لطاعة واحدة في شخص إنسان واحد هو دليل على أن هذا الإنسان تطاه الله سبحانه وتعالى شك في المسألة وهذا إحدى أحد الأدلة التي أشار إليه العلماء في الاستدلال على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم نعم تقرج الملائكة والجن فإن الله تعالى من خرجوا من حول من التعريف يعني خلده بقوله هو إنسان خرج الملائكة يعني خرجوا من التعريف نعم فإن الله تعالى لم يرسل إلينا ملكا ولا جنية نعم وخرج العبد لأن الرسول لا يكون إلا حرة وخرج الأنثى والكنثى والصبي وخرج الأبل والبليد البليد وهو من يتبع النبوة وهو كذاب نعم وخرج أيضا من هذا التعريف النبي لأنه قال أماره بتبليغه فالنبي هو إنسان حر يعني الفرق بين النبي والرسول هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى كل الرسل صلوات الله الله سبحانه هو هم أمروا بتبليغ رسالة خاصة أما النبي فأمر بتبليغ رسالة رسول قبله واضح لم يأمر بتبليغ رسالة خاصة به بل بتبليغ رسالة من تبقه من الأمليا وإن لم يؤمر وإن لم يؤمر نعم. نعم. مش وإن لم يؤمر وإن لم يؤمر فهو لأن صوف نشرح نعم لاحظ إذ قال هو إنسان حر هذا النبي حر دالغ فطي أوحى الله إليه بسرع وإن لم يؤمر بتبليغه للقلب إيه يعني وإن لم يؤمر بتبليغه للقلب يعني ممكن ينزل إلى الشرع اللي خاصة فقط شرع ولكن هذا الشرع مخصوص به ولكن مع إنه خصه مع أن الله سبحانه وتعالى خصه بشرع خاص له لم يأمره بتبليه الخلق إلا أنه أمره بإير الاختداء أيوة بالإختداء برسول ثبته بالنسبة لمعاملته مع الخلق فصار للنبي جهتان ن جهة مختص بها بينه وبين الله سبحانه وتعالى من حيث كونه نبيا وجه من حيث كونه إير رسول وهو أنه أنزل إليه شرع وأمره بتبليغه للناس وهذا الشرع مبدأ إليه منذب إليه ابتداء وليس كابعا فيه لرسول قبله إذن من هذا البرد قال العلماء كل, ر... كل نبيا رسول كل رسول كل نبيا عبوا كل رسول النبي نعم كل رسول النبي وليس كل ليس كل رسول النبي؟ خلق. يعني سرع الخاص أمر بتبليغه للخلق طيب أليس هناك قد ضعف أنبياء أمروا بمتابعة من قبلهم من الرسل هل طبعا 100% هل يوجد هناك نبي لم يكن التبليغ ودعوة الناس إلى الحق من وظيفته لا, مية في المية لا. كيف يتطور هذا كيف يتصور أن يكون هناك نبي وليس من وظيفته دعوة الناس إلى الحق ولو على هذه رسول قبله كيف يتطور إذا لم يتطور هذا في حق عامة البشر هل يمكن أن تتطور إنسان عامي إنسان عاميا يعني إنسان عادي زي وزيك, وزيك زي زيد عمر غيهم مسلم ومؤمن ولم يؤمر في إلى الله سبحانه وتعالى هذا مستحيل فكيف يجوز في حق الأنبياء إذا العلماء لم يريدوا مطلقة دعوة إلى البصر عندما قالوا إن لم يؤمر لم يريد الأمر اللي هو العام الذي يعمهم مع غيرهم من ال البصر لا بالعكس هذا محل اتفاق ولم لم يتكلموا عليه أصلا لأنه محل اتفاق ضروري هذا يعني من الضروري أن يكون النبي داعيا إلى الله سبحانه وتعالى ولكن المسألة هنا إنه هل من ضرورة النبي أن ينزل إليه شرع جديد يولغه إلى الناس أم لا العلماء كثير منهم يعني قالوا بهذا التعريف أنتم تعرفون إنه في تعريف النبي والرسول ولكن هذا هو التعريف الذي اختاره المصنف وأنا رأى منه تعريف قوي جدا تعريف قوي جدا وتعريف مفيد جدا كما تترونه لاحقا محل الفرق هو أن الرسول هو من أوحي إليه بسرع مبتدأ وأمر بتبليغ هذا السرع فقط سرع مبتدأ لأنه يمكن أن يكون هذا السرع مبتدأ وخاصة به ممكن بعض الناس يسجحكم كيف يعني أنه يؤمر بشرع مبتدأ ويقصد به طب سوى فائدة هذا النبي شوف كيف مشاهدة الثؤال ممكن يقال بل يقال أيضا شو رأيك يا عون والله يقال يقال <تصفيق> يعني ولكن يعني يبلل شرائح. الله في بكل بساطة. نحن نقول وما المانع أن يختص الله سبحانه وتعالى بعض عباده بسرية خاصة لهم وأن يأمرهم بتبليغ شرع رتول قبلهم إلى بقية الخلق ما المانع من ذلك؟ بل كيف تنكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا نفسه اختص الله سبحانه وتعالى ببعض الشرائع خاصة؟ ولم يأمره بتبليغها للبشر يعني ايه معنا التبليغ انه يأمرهم بها وفي كيف المسألة من من يستطيع ان ينكر هذا أصلا أمور كثيرة جدا وتهجد النبي صلى الله عليه وسلم أحكام خاص عبادته لها أحكام غائدة على على ما أمر بها بقية البشر من يستطيع ان ينكر أن كل الأنبياء اختصوا بشرايع خاصة بل هي أصلا جزء من قولهم أنبياء هذا جزء من توريه الأنبياء لأن هو حمل تكليف والتكليف فيه خصوصية ولكن لا يستلدم هذا التكليف أن يتبيه منغلقا على نفسه كما يتصور بعض السجد من الناس عندما يترون هذا التعريف، فيقولون الأشاعر يقولون أن الأنبياء لا يؤمرون بتبليغ الدعوة إلى البشر يعني ليس بهذا الشكل يقول يتكلم من الأشاعر لا الأشاعر يقولون هل يفترض في الواحد لكي يكون نبيا أن يؤمر أن ينزل إليه صرع خ... أن ينزل إليه سرع ويبنغه إلى الناس أم إنه بمجرد الإيحاء إليه فقط وحده يكون نبيا في حال كونه نبيا وإن لم يؤمر بتبليغ صرع جديد يكون قد أمره الله سبحانه وتعالى بتأييد الرسول الذي تبقى نعم النبي صلى الله عليه وسلم جميل. لا راجع إلى الدعوة لأنه كثير من الأنبياء أصلا أن أقوامهم كفر بهم ولم يتبعوهم حتى يأتي النبي ومعه الواحد ومعه الاثنان ومعه كذا ومعه الرث ومعه وليس معه أحد لأنه كثير من الأنبياء لم يستجب له أحد من قومه شو بك المسألة هذا هو هذا هو المرجع أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإحدى عجزاته الكبرى أن أمهته مع أنها آخر الأمم إلا أنها أعظم الأمم. الإحدى الخفائة النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الحديث نعم. نعم. من عن النبي كان شر. ممكن أن يكون في الوضلالة. وارث في تفسير النبي كان يعني على. هذا هذا حقيقة يعني روايات إسرائيلية واضحة لا لا لها من يعني حتى لو كانت منافير تبادل هذا من هذا من القواعد الكلية لا يمكن أن يأثى رسول ويصيب الرسول هذا أو النبي مرض منكسر. كيف أنه يصيب مرض منفر ووظيفته دعوة الناس متناقض بصير <تصفيق> يعني يتصوروا كيف الرس... الرواية هذه التي نسبت إلى تيدنا أيوب عليه السلام أنه يصيب بمرض منفر بحيث أنه لحمه يتنطاق فكيف يعني سبحان الله يكون نبي ولحمه يتنطاق بحيث إنه ي... يعني يعنفر منه الناس ويعافه الناس فما فائدة نبوته هذا تعارض مع نبوته لذلك العلماء لم يتوقفوا في الحكم على هذه الرواية بأنها باطلة باطلة ولا إلى كذي سوف صوتنا يعني تكلم عن هذه الأمور إن شاء الله أو نسير إليهم واضح إن شاء الله نعم فالرسول فالرسول, فالرسول أخص فالرسول وأخص من النبي والنبي أعم فكل رسول فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول فبعض النبي رسول وبعض النبي ليس برسول إذا لم يؤمر بالتبليغ إذا لم يأمر بالتبليغ شرائع أيوة الآن الآن أنا ذكرت في حاشي طويلة حقيقة هنا وأرجو أن تقرؤها ولكن أنا سوف أذكر حاصلها الآن وهي عبارة عن ذيابة بيان للمفهوم الذي ذكرناه قبل قليل وهو أنه كيف يمكن أن يكون هناك نبي وليس برسول ثم متى يكون رسول ونبي أنا وما فائد قوله نبيا وإيش معنى هو وإلى ياخره واضح إن شاء الله الكلام يعني أذكره باختصار وتوفى إن شاء الله يعني إذا كان لم تزل يعني هناك إشكال نتكلم عليها في الدرس القادم في الله من وتعالى أنا ذرب مثال على النبي صلى الله عليه وسلم نبينا أعظم الأنبياء وأفضل الرسل حيرته في الغار عند نزول جبريل عليه السلام عليه عند نزول الوحي عليه اللي هو جبريل عليه السلام صح؟ نعم عند نزول جبريل وظهوره للنبي صلى الله عليه وسلم هل صار رسولا من أول لحظة نزل فيها جبريل عليه؟ نعم شو لا نعم لا. نعم نعم أول مبكة فيه رسول الله والسلام فيه الله أوه صلى الله عليه وسلم وقال نعم هذا الوحي يعني هذا الوحي اللي هو قبل النوم جميل هذا. لا يرضي إلى وجهات لذة برضو الصلاة. لحتى الله حب بعدين خلاه. فكان يخدم ذاري خرائم. لطيف هذا هو الحديث اللي هو في صحيح المواري اللي... نعم أنا خليني أتطلع من ظل سيدنا جبريل عليه على ذي الكلام. تفهمش؟ أخذني خلاص. طبعا الراعي الأول يعني الأخ إبراهيم. انا قرأنا حاشي الشنواني على مخطر ابن أبي جمرة وفي أول, أول حديث أتخذ أو ثاني حديث رقم, رقم, واحد رقم, واحد رقم, واحد رقم واحد اللي هو حديث حديث الوحي وتعبد بينا محمد صلى الله عليه وسلم في الغار وهو حديث طويل ويحتوي على أفائث وقواعد جليلة جدا في النهوات في باب النهوات نعم فأخذني فضطني <تصفيق> <بالنسبة> <تصفيق> <تصفيق> في من السؤال نفغى نحكيه إنه هل كان, أر... كان النبي صلى الله عليه وسلم رسولا من أول ظهور جبريل عليه السلام له كان نبيا كان نبيا هل يستطيع أحد أن ينكر أنه نبي في تلك اللحظة لا مية في المية لأنه حصل له الإيحاف طب لاحظوا ما هي أول آيات أنذرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل أمر بانه كيف يبلغ الناس طب ما هي الآيات اقرأ تسمى ربك الذي خلقه. <تصفيق> <تصفيق> اقرأه ربكم الأكرم الذي علم بالقلم. لاحظوا الآيات. هذا عن إيش تكلم؟ عن إيش تطبخ؟ لو عن إيش؟ يعني هل تتكلم عن علاقه النبي بغيره؟ أم آه... صدق له حقيقة الوجود نفسه؟ شوف كيف المسألة؟ إيش رأيك يا زلمة؟ حقيقة اقرأ تسمى ربك الذي خلق يعني هو عبارة عن تعليم للنبي. هو عبارة عن بدء يعني تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون مؤهلا ومستحقا لحمل الرسالة بعد ذلك يجب أن يعلم هذا العبارة عن تعليم للنبي اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الأكلم إذن هو يعلمه الله سبحانه وتعالى يعلم النبي كليات هذا الكون حقيقة بالوجود يعلمه بأن له إلها ولهذا الكون كله إلها هذا الإله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علم قطرأ وربك الأكرم الذي علم بالطلم إلى آخر الآيات إذن لو تلاحظوا هذه الآيات هل فيها نوع من التشريعات العملية بل فيها بيان الحقائق الكونية والإلهية هذا هو المناسب للنبوة هذا هو وفء الأنبياء يعني كل نبيا فهو عنده علم من هذا الجن كل نبي فالله سبحانه وتعالى قد علمه حقيقة الموجودات وحقائق الكون والحقائق الإلهية عند تعليم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقائق صار نبيا واضحة لمسألة كيف صار نبيا بعد ذلك بفترة نظرت وأنزل عشيراتك الأقربين اللي هي تدت الرسالة طب ما بين هذه الفترة إلى تلك لم يكن نبيا نعم كان نبيا طب لم يكن عالم بأشياء نعم كان عالما بأشياء ولكن هذه الأشياء تعلمه حقائق في الكون حقيقة يعني قواعد كلية عن الأحكام الإلهية ووظيفة الإنسان ووظيفته هو وما يعني مختصر كامل عن الوجود هذا عبارة عن تأهيل للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم لهم لكي يشرع بعد ذلك بتعليم أمته هذه المعلومات اللي هي أداف أتاة الدعوة الإسلامية أتاة الدين الإسلامي وأضحي ستيت التارت النقوة إذا من هذا الباب قال العلماء إنه قد يكون هناك نبي ولم يمر بعد بتبليغ في رسالة واضح إن شاء الله كيف. بعد ذلك طار هناك نبي ورسول. ونحن قلنا إن كل نبي إن كل نبي فهو إيه مأمور بالتبليغ ولكن تبليغ إيه تبليغ شرع الذي طبقه أو شرع خاص له فيكون نبيا ورسولا أيضا نعم والله في يعني هو فيه عبارة ثلاث أو أربع تعريفات للنبوة والرسالة ولكن هذا التعريف أشهره التعريفات من بعض العلماء واختاره لمن سموس في بعض كتبه أيضا قال لا فرق في الحقيقة بين النبي والرسول لا فرق بين النبي والرسول كل نبي رسول وكل رسول النبي وبعضهم فرقوا بالتفريقات ولكن هذا هو التعريف المشتهي وأنا حقيقة يعني أنا أتکلم على هذا التعريف الأимер هو من الفرق الأخرى من الفرق الأخرى من الفرق يعني لا أعلم أنهم اعترضوا على هذا التعريف حقيقة لا أعلم أنه في أحد اعترض على التعريف إلا حقيقة ما أفرأته من كتب بعض المعاصرين اللي هم سلفيين يعني بيعترضوا على هذا التعريف لعدم فهمهم له مثل انه هو اصلا ينكرونه يعني يحسبون انه لما احنا نقول وان لم يؤمر بتبليغه الانفلط معناه انه النبي ليس امور بالتبليغ واضح كيف المسألة ولكن الحقيقة انه كلمته ان هذا تدل على غاية الامر يعني وان لم يؤمر ولكنه مش معناه انه يجب ان لا يؤمر لا حتى لو لم يؤمر يكون نبيا ليس لانه انه هو هي الاجهاء تثبت بكونه موحا اليه فقط بعد ذلك إذا أمر بتبليغ هذا الصرع الذي أوحي إليه به يكون رسولاً أيضاً فإذا لم يؤمر بتبليغ هذا الصرع بل أمر بتبليغه ونضر رسول قبله يبقى نبياً لحظول الإيحاء إليه وأمره باتباع رسول قبله هذا هي المبدأة بالتحديد واضح إن شاء الله الكلام نعم هذا بلا شك من هذا الباب هذا المطلق لا يسك إنسان بأن الرسول الرسول ما نتكلم عن الرسالة الرسول هو أعلى مقاما من النبي وهذا الكلام أيضا تكلمت عليه أيضا في الحاشية من هذا الباب الإمام العزم عز السلام وأنتم تعرفون من هو العزم عز السلام قال النبوة لاحظت في المثال تكلم عن النبوة مش عن النبي قال النبوة أفضل من الرسالة وليش؟ ليش؟ لقال لأن النبوة متعلقة من طرفيها بالله سبحانه وتعالى، وأما الرسالة فهي متعلقة من أحد طرفيها بالناس عن الرسالة بتكلم. ما تكلم عن الرسول لأن كل رسول عند نبي. يستحيل أن يكون رسول وليس نبيا ولكن تكلم عن مقصود الرسالة مقصود. قال الرسالة هي الأمر بالتبليغ للغير، إذن فيها. المعلومات من عند الله هو أمر بالإيطال هذه المعلومات بالغالي إذن فيها طرفين واحد منهم من الناس وحد منهم إلّات سبحانه وتعالى اللي هي المعلومات المُندلَى من عند الله أما المضوع طرفيها متعلقات بالله إيحاغ الموحي هو الله والموحى إليه هو النبي والموحى به هو معلومات عن الله سبحانه وتعالى وأحكام الله سبحانه وتعالى وحقيقة الثون وهي كلها تتعلق بأحكام الإِل الإِلعام، فبذلك قال الإمام العظم عليه السلام النبوة النبوة أض أضمن